الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد أول سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي امرأ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون <تصفيق> وفي الأرض قضى متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد هذا نافع ما عندهم ما هي زرعين زرعون عندهم هذا نافع زرعين يعني جنات من أعناب وجنات من زرع وجنات من نخيل نعم نخيل صنوان وغير صنوان تسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأقل إن في ذلك لايات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آه إذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد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 ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأ تلك آيات الكتاب العادة الحروف هذه يعني حروف, حروف اللغة العربية حروفكم حروف اللغة التي تتلمون بها هذه هي آيات الكتاب يعني مكوّنة من هذه الحروف قالوا عرف فيها ايضا دلالة على أن الآيات آيات القرآن ما هي ما بالله المعنى هذه نزل على النبي محمد ما هو المعنى نزل بالالفاظ لا يقدر واحد ما بالله به معنى انزلها الله إلى النبي والنبي بيعبر لا هو نزله نزلت باللفظ اللفظ من عند الله من عند الله من هذه حتى تلك آيات الكتاب يقول لك ألف لام ميم را يعني هذه الألفاظ نفسها. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحد. هنا يعني عد فيها أن أن القرآن الذي نزل هو الكلمة بمعنات الألفاظ نفسها ما هو ما بلا معاني. ما بلا معاني يعني بإن يبرير بيوحي إلى محمد معاني وهو يعبر عنه. عنها بل هي من عند الله ما كلها من عند الله نعم والذي انزل اليك من ربك الحق قال <تصفيق> الذي انزل اليك من, ربك حق. ماذا من عند الله ما في يعني حتى في قدو دليل عنه حق قدو من عند الله المفروض ما عم, عم فيه شك والذي أنزل إليك من ربك الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هنا نبين قدرة الله الذي رفع السماوات هذا الحين بنعيش في الارض وما الا كوكب صغير وعبده كواكب كثيره ونجوم كثيرة والسماوات عادها فوق جسم كبير فقال هذا الجسم الكبير الذي هو موجود فوق أنا هذا بغير ايش رفعها الله ارتفاع كبير وبدون أعمدة ما بنراه اعمده انا قال بدون عمد بدون عمد عمد جمع عمود يعني بدون أعمدة عندنا بنقول اعمده العمد يعني الأعمدة بدون اعمده نراها ما قبل معنى يعني خلقها بدون أعمدة نحن نر... ن... ترونها ترونها هكذا والله تكون ترونها في ليش ل... ل... العمد يعني بدون أعمدة مرئية جبه أشياء غير مرئية أثبتها لكن ما نحن فيها جثلة مرئية ولا غير مرئية ما يحتاج إلى أعمدة أصلا بدون عمد خلقها بدون عمد وفي الواقع إنه <تصفيق> نحن ذا حينما يعني إنه خلق الأرض وما في الضرورة أن إذا يفوقنا يحتاج يعملها أصلاً ما ما بشيء ما بلبل الحين بيجيب بس الأرض الحين قالوا فيه جاذبية يتجذب الأشياء دي قريب منها جف الأرض جاذبية وكل ما ابتعد واحد من الأرض ما ب بيستاج. ما هاد الساعة تشي على الأرض يعني ما في حاجة دي ما ما يصير أتيسقط وما يسقط مسألة من هناك يعني يعني خلق يعني ما به أي خلق هالحال ها ما هي معتمدة على الأرض ما ما تخلو الأرض أصلاً نعم قال ثم استوى على العرش ما مبسوط نعم ضروري ثم استوى على العرش يعني ثم تحكم في الامر هنا الاستواء اصل الكلام هنا ان العرش عاده ما يعبر به عن السرير سرير الملك كرسي الملك يقولوا استوى على العرش ترى استوى الملك على العرش يعني جلس على الاث على الكرسي من رفع عبوي على العرش يعني يوسف يعني على الكرسي مستوى على الأرض يعني تربص هذا الأمر مع معنى كذا لكن هنا بالنسبة لله نقول مستوى على العرش ما نشاء نقول يعني ربي تربخ فوق الكرسي يعني هذا صفات الأجسام ما يمكن ما يمكن أن الله أيه نصف بهذه الصفات أن الله استوى على الأرض يعني أنه جلس فوقه وتربخ لأن هي زمن أن جسم مدام في المكان احنا بنقول ما معنى استوى هنا يعني ان استرقه معنى الاستواء هنا هو هو استولى هذا في اللغه العرب استعمل استوى يعني جلس يعني يعني استكمل واستحكم عمره. والعرش يعني الملك لا يعني هنا استوى معناه يعني استولى بمعنى أن التحكم هو المتحكم الوحيد فيه يعني وتحكم في العرش والعرش هنا المراد به الموت يعني بعد ما خلق الله يعني الأرض وخلق السماوات بدأ يصرف في الأرض ويصرف في يعني في الكون خلق الملائكة وكلفهم كلف ملائكة بكذا وكل يعني بالأمطار وكل ملائكة كلفهم بشيء وخلق الجن وكلفهم بالعبادة وخلق الإنس وآثل إليهم الرسل وجاب الأرزاق وجاب المياه يعني بالامطار هذا يعني تصرفه هذا بعد ما خلق كل شيء تحكم في الكون وولا أمره إذن معنى استواء استوى على العرش يعني يعني بدأ في تنفيذ والتصرف في الكون خلق الأرض وخلق السماء ثم بدأ في التصرف التصرف الوحيد هذا ما له أيش يعني ذي ما حد نفسه فيها أحد هو المتصرف الوحيد يعني لأنه هو المتولي الوحيد يعني المتولي لأمور الكون كله هايذن المراد بل الملك والاستواء هو ليش؟ التولي التولي والتحكم فيه التحكم الكامل يقولوا استواء فلان على بلاد كذا قال في لسان العرب يأتي استواء بمعنى الاستيلاء مثل ما قال استواء بشر على العراق كيف يستوي على العراق يعني تولى وتح... يعني ايجو يعني ايجو يعني حكمه يعني أو حكمه يعني تم على ايش على العراق فمعناه هنا إذا استوى يعني استوى على العرش يعني بدا يتحكم وينفذ يعني أمور امور العرش وهو الملك وهو امور الكون يخلق الأشياء يخلق الأرزاق يعني يخلق البشر يخلق الرسل يرسل الرسل وكذلك الجن وكذلك الملائكة هذا معنى الاستواء يعني يتصرف في الكون استوى على الأرض يعني يتصرف في الكون وسخر الشمس والقمر سخرهم أيضا في اي شيء يعني ذللهم جعلهم يمشوا على ما أراد وفيما ينفع الناس كل يجري لأجل مسمى لما كل يجري في مدة محددة في أجل مسمى يعني اللام منافي فأتي أحيانا من عنده يعني في هذه المدة في مدة محددة كل يعني الشمس تجري في مدة محددة بنظام مثقل والقمر كذلك تجري في مدة محددة بنظام مثقل كثير من الكواكب وهذا شيء عجيب قالوا بعضهم مثل الساعة لا الساعة ما ينشي بالنسبة لهان ظل نظام الدقيق يعني حركة الش الشمس لا حركة مستمرة دائمة وكذلك حركة الدوران الأرض على الشمس الأرض بتدور على الشمس وفي نفس الوقت القمر بيدور على الأرض في نفس الوقت ذي القمر الأرض بيدور على الشمس والأرض أيضا بيدور على نفسها وكلها حركة يعني ثانية ما بتغير تستمر إلى يعني بشكل عجيب. يعني حين تابعوها الآن قبيت روح ونرجع يجي كما جاء قالوا جاءت القمر فيجي القمر بيدور على الأرض والأرض بتدور على الشمس يعني كما أحيانا القمر تجي أمام الآش إما تجي القمر مثلا تجي الأرض بين القمر وبين الشمس تماما ما عاد تحجيب الشمس ما تصل إلى القمر يكسوف بتحسبوا الدارة وحسبوها بس ثوانٍ إلى ما قبيد روب وقت واحن بيت كسفاء القمر بتعرفوا من يعني نتيجة تدقها يعني العجيبة وتخيل عندي تدق كذا من يعني ملايين السنين ولا تستل ولا تستل فقال أشي ويسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل المسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توجن يدبر الأمر يأه أمر الكون ويفصل الآيات المفروض أن هذه آيات سواء آيات كونية هذه الآيات دي في الكون حركة الشمس وحركة الأرض وحركة ويعني غضو الليل والنهار <تصفيق> هذه الأشياء آيات للناس المفروض أن تدل على ان هناك خالق متحكم في الكون وأنه يعني هو القادر على كل شيء هذه آيات كونية وأيضا الآيات القرآنية فالله بيفصلها كلها نجل الناس يستيقنوا إن الله قادر على كل شيء وقادر على أن يعيدهم مرة أخرى لأنهم كانوا ينكروا البعث وقال لعلكم بلكاء ربكم توقنون لكم يعني يذبل لكم الآيات ويريكم الأشياء العجيبة والقدرة العجيبة يجي لكم توقنوا بإنكم بايتلاقوا ربي وإنه قادر على إعادتكم لأنهم ما من منعهم لإيمان الله قالوا كيف عطا يعيدنا وقلت إحنا في القبور قلت إحنا رما تراه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواصية مدها بسطها مسافات كبيرة ومسافات كبيرة وجعل فيها رواصية جبال رواص ثابتة ثابتة حتى إن هذا بيقولوا يعني بيقولون هذا الجبال في الواقع ثابتة حتى بثبت الأرض نفسها تمنع من اتساق ال القيصرة الأرضية تشوفوا تسي هذا الحين عبارة عن نمثل المزامير بالنسبة للقشرة الأرضية للأرض كيف أنهم وجدوا أن قالوا أطل مكونات الأرض في داخلها طبقة غازية يعني سائلة طبقة سائلة في داخلها وفقط طبقة سائلة فالقشرة الأرضية على جزء سائل يعني ربما يتحرك ويثئ فوجدوا أن الجبال في كثير من الماضي بتجي تخترق الأرض وتنزل لما مركز الأرض تمسك القشرة الأرضية لا تتحرك هذا ما كيف يعني قال الله جعلنا الجبال اوتادا يعني مثل المسامير تمسك من هذه بيعرف هذا ما اكثر تجفوا ان الجبال بعضها بجوف نادره في الاسفل اكثر ما فوق فجعلها رواسي يعني مثبته وجعل فيها رواسي هي الجبال وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين جعل فيها من كل الثمرات زوجين يعني نوعين أو ذكر وانثى الان ذا الحين قالوا كل النبات فيه ذكر وانثى كل النبات، يعني اذا ما بنقول البشر وال يعني ولا الحيوانات ايضا النباتات تجي فيها ذكر وانثى حتى ان يحتاجه ويجي تلقح الشجر يقول لها ت... اي شجره تتكاثر اه وتسمر يغش الليل النهار يعني ما يغش الليل النهار يعني على الليل يغش النهار يعني ايش يغطي يبعده، تمام هذا الأشياء يعني تفرّفات عجيبة ما بس سهلة يعني حين ترى نهار ورجع مهدري وقلب ربي ليل يعني هذا حدث ما هو سهل ما بلح ينجد كرّر عندناك في معبد نجو بنائك تدبّر وقول لا بشير كما كثفت القمر مرة كيف ينجو بذي احنا هذا آية عجيبة نفس الليل نجو نهار ورجع يقلبها ربي ليل كذا فالله حتى يجعلها آية متكررة هي احنا نعرف وندرك أن هناك شيء بيتحكم في, الو... في الكون وفي الوجود يقش الليل النهار إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون القوم يتأملون يعني ينتبهوا بهذا لبي يستفيدوا منها ويعرفوا قدرة الله أنه قادر على كل شيء أنه ما هو صعب عليه ولا قال أنه يعيش على الأحياء اليوم البعد وفي الأرض قطع متجاورات إذا قال في الآية في الأرض يعني جعل الله قطع يعني أراضي متجارب أرض هنا أو أرض هنا أو أرض هنا يعني بيجي في اختلاف هذا امر إيه يعني إنه يجي على أراضي مختلفة ما بيجي سوا سيا الأرض يا غير سيا الأرض تراب سيا غير تراب طيبه ثمره غير هذا يعني تقطع وهي متجاورة وين يعني في مكان متقارب ومع ذلك تكون فيها يكون فيها اختلاف وفي الارض يقطع المتجارب وجنات من أعنب فيها جنات من أعنب وجنات وزرعين هذا جراثنا يعني وجنات من زرع وجنات من نخيل صنوان وغير صنوان نخيل سنوان بيقول النخلة إذا جاء فيها فرحين بعض النخلة بيبدأ من الأساس بتبدأ يعني جذعا أو ساقا نجي فيها هذه نخلتين في أطل واحد بيقول الواحد صنو والثاني يعني إذا مثلين صنواني صنواني بتثنيه ونذاهم ثلاث يقول له سنوان او سنوان جم فيقال من النخيل النخيل سنوان يعني يعني يكون يعني النخيل فيه ايش عده سيقان في اكثر واحد ثلاثه سيقان مثلا أو اكثر بعضها سنوان وبعضها غير سنوان يعني بعض فيه عده ايش سيقان وبعضها ساق واحد هذا فرد يقول سنو يعني الواحد <تصفيق> اسال الواحد قال سنو اذا هم اثنين سنوان يعني مثلنا سنو سنوان إذا هم ثلاثة اسها سنوان يعني جمع ايه ايه يبقى الجمع سنوان ما يقول ودوا ايدان ولا لا سن فاش على لا يا اخي يقول باب وبيبان لا سنون سنوان قال تسقى أسمع العجيب قال هذه كلها تسقى بماء واحد ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل تسقى بماء واحد نفس الماء أما يجي مطر يسقيها جمعة ولا نهر واحد يسقيها جمعة ولا بئر واحد يسقيها جمعة, جمعة ورجع تختلف تختلف الثمرات بشكل عجيب يعني مثلا العنب قد يجي في الأرض غير ما مستوى حتى على مستوى الأرض الوحده بعضها ما بجيتها بجيو تنشجرها بعض عم تنشجر ألذ يجيب الثوارث فأشياء يعني أجيبها قال ومع ذلك قال تسكى بماء واحد مع أن هذه مادة واحدة والماء والأراضي مسجاورة مع ذلك تختلف تسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل بعضها بيكون أحسن بعضها أطيب ألذ إن في ذلك لآيات لقومي يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم هنا تعجب النبي من إنكارهم للبعث قال قالوا كيف من الله قالوا آ إذا كنا ترابا أإنا لا في خلق جديد إذا كنا تراب عبايا خلقنا ربي خلق جديد كيف عبايا قال هذا قول عجب فإذا تعجبت انت. تأملوا ذلك حين يقول فإن تعجب فعجب قولهم يعني إذا تعجبت من هذا القول فهو يستحق العجب يعني وإن تعجب من قولهم إذا كنا ترابا فهو أمر يستحق العجب إذن عجب قولهم فهو أمر يستحق العجب كان معنا وإن تعجب فعجب قولهم وش وشو ذا القول هذه إذا تعجب من فهو عجيب فهو يستحق التعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد كم يعني تشككوا في قدرة الله على أنه يردهم وهو خلقهم وخلق السماوات والارض والكون وتصرف فيه كل شيء وأشياء نعم فقالهم عجيب هذا أنهم يعني يستنكرون قدرة الله على أنه يردهم أولئك الذين كفروا بربهم الذي بينكروا البعث قال هذا الذي كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم قال أما يجو الأغلال في أعناقهم لا معنين يا الأغلال هي أصل كلمة أغلال جمع غل والغل هو الجهد الذي يجمع اليدين مع الرقبة، فإما جمعنا ولايك الأغلال في عناقيهم يعني هم كذا ما يعني لأنه ع يعني عبر بهذه العبارة. مثل حق سياسي نذي أي؟ والشيء السياسي نذي؟ إن إيش؟ إن ج إن جمعنا في عناق مغلالم فهي الأذكان فمغمحم. هذا معنى جعلنا في اغلال انشياءنا في, في مرأة يعني جعلناهم كذا ويصول مقمحة المقافعين كذا ما بيستضروا حلا لكن ما معنى العذاب ما بيشتي في الدنيا ويشتي في الدنيا ولا المراد بلا المجال أراد أنهم كذا محد بيستضروا ولا يدربوا الطريق ولا يفهدروا بالضباع كذا كذا يشتي أنهم ما بي ما معهم ايش ما بيتأملوا ولا بيستفيدوا ميشي فقال كأنهم ربطين ويو معناها نستعمل على هذه الايه أغلال في اعناقهم يعني إنهم ما عاد بيستدوا نهائيا والمراد في الدنيا ولا نجعل اغلال في اعناق يعني في في الاخره أو لكن اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار لما في يعني إنهم هكذا بعيدين عن هذا العبارة لا تفهموا الأغلال في عناقم وبعا يسبروا في عناقهم يعني يوم القيامة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات هذا عجيب من دبورهم من باستعجل السيئة قبل الحسنة يعني الله دعاهم إلى الخير دعاهم إلى الإيمان وحذرهم من المخالفة وتوعدهم بجهنم بالعذاب إذا خالهم وإذا آمنوا واتقوا وبعي العمام ربي يعني يغذق عليهم الأرزاق وبعي يدخلوا الجنة همان قالوا يلا الله الجنة ولا قالوا الصهيب نزل علينا عذاب ما قالوا الصهي الله قبلنا لنا سوا ابو الله صهيب لنا جزاء ولا نشي جنة ولا نشي نعمة ولا نشي نذي وعد ثم قالوا الصهي لو صدقاك نزل علينا عذاب ذالحن يعني إنه هنا هو يدعو عنهم في الآخرة ولا نعيم في الآخرة إذا آمنوا قالوا هم إذا صدق عنهم عذاب في الآخرة ساعد زبنا ذحين يعني تحدي نعم ما استوى جي تحدي وما هو صح. ما بالآخرة ما بالآخرة هم بيقولوا بعد عذاب الصيغ ساعد زبنا ذحين جي واحد ويتحدى لكن نبايخه قال كذا كذا شخص ما بنذحين مجاب ها قالوا قالوا, بالسيئة. استعجلوا قالوا استعجلوا انك في السيئه يلا قالوا يسال العذاب لكن قبل رحنا ما يفكروا ان ايش يا بالرحمه والله يدعو ان الله حق يطل... والله يطلبوني استعجلوا قالوا طلبوا حسنة قالوا ساجي لنا خير الخير ج لنا قدر وقد خلص من قبلهم المسولات وقد ما بس المسولات يعني العقوبات ما باع عقوبات قبل من كان مثلهم هذيل يستعجلوا العقوبات في عذاب ربي كثير من يعني الأنباء تيجى يدعواهم يقو... وما يرضى قومهم ويعرضوا ويحاربوا ويجي لهم مصيبة لما يلقون صاعقة ولا يسب الله بهم الأرض ولا يجي عليهم يعني فلط الطعيب والله الأرض عليهم ولا يعني ولا سحاب تنزل عليهم ويجمع يعني ب... بالعذاب فكثير من الأقوام لما عرضوا قومهم وما رضوا ويستي ويستعجل أيضا عذاب بيحز... بيجي لهم عذاب ذولا ما استفادوا قال عدي وذولا هم مش يشتغل عذاب وقد ما فس المثولات قد ما فس إذا يعني العقوبات مفرتها مثلة وقد خلت من قبلهم المثولات يعني قد جات قبلهم المثولات العقوبات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لكن الله حليم يحلم عنهم ما بيأخذهم على كلامهم يعني يقولوا هيا الله عجلنا العذاب ويعذبهم بيك الساعة يرحمهم إذن معنى قال بيغفر لهم في هذه الفترة قال وإن ربك الذي مغفرة للناس على ظلم يعني بيغفر لهم ما بيعجل العقوبة هذا معنى الغفران لا ما هن يغفر لهم مرة ما بلشتينه ما بي ما بيعجل لهم العقوبة هؤلاء قدم يستاهلوا على إنكارهم لكن بيغفر لهم يعني كأنهم ما فعلوا شيء ويمهلهم لعلهم لعلّم يستجيبون فيما بعد العلّم يتراجعون لعلّم, لعلم يهتدون إلى صورة الثراث هذا معنى المغفرة هنا معنى التاجيل وإن ربك الذي مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. العقاب إذا عزم على عقاب الشديد ما معنى أنه يعني فالمفروض أنهم يحذروا ويخافوا ما بل أنه يغفر ويحلم عن الإنسان ويأخر العذاب وف... وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب إذا أنزل العقاب سوى في الدنيا ولا في الآخر ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه وعذا ذا من الأشياء ذي بتغيظ بتغيظ يعني يغيظ ظهر الرسول حينج الرسول قل لي بدئهم مدري كم يعني سنين ويدي الآيات والمعجزات والأدلة والبراهين والكذا ولا يستروا يقاموا ويجي يقولوا إذن تصدق نبيه هذا لا معجزة قد ذهب ما مدري كم معجزات هذا من الإنكار يعني ذيه في زيادة في الإنكار يعني ذي روه ما في الجاشب تماما بعد زيادة في الإنكار وفي يعني إغاظة حين جاء الرسول أدلة ومعجزات كثيرة ومبراهن على أنه حق وأنه من عند الله ورجع بعد المعجزة بعد ما تأتي معجزات كثيرة وقل لهم ادري كم زمن طويل ورجع يقولوا خصا اذا النبي يصد كبنا نعيده وش قال له بيسوي قال هبل مدري كم معجزه فعاد هذا من الانكار يعني زياده الانكار والجحود ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ايات من ربه قل قال إنما أنت منذر قال انا ما انت الله منذر ما أنت جايد يعني كل ما طلبوا منه شيء تحقق لهم ما أنت الله نبي وداعي وتنذرهم من عذاب جهنم وقد جعلهم أمارات بدهم يسمعهم لا أو ما هو ناظر يعني قد من البداية في دليل المغروض إذا جبه دليل واحد خلاص رجعة تضرب دليل ثاني ولا دليلين هينه؟ جعلك أكثر دليل, دليل, دليل, جعل دليل ورجعت ثاني مرة تقول ها نشتي دليل هذه يشتي عرف خلاص <تصفيق> <تصفيق> هيد يعني طال ما يؤمنوا بالله إذا قالوا بدهم كذا ويجنوا عيد وبس ضغب بس, بس. لما ده بيإنكروا ما قد آمنوه قصيحة الشائع ولا ما قد آمنوه نهائيًا بيإنكروا بكله ها سببنا دليل هذانا مجزاه قال الله ما أنت الله منظر قد أنظر تنتمي قد دليل على أنك حق ما أنت الحينك أنت الخالق تفعل كل ما طلبوه ما بلا يطلب منك شيء وتفعله ولكل قوم هاد قال وكل القوم باجي من اهديهم. هذا بتفيد تضمين الناس بأنها لن تخلو يعني لن يخلو قوم من من يهدهم معنى الآية ولكل قوم هاد يعني كل قوم باجي فيهم هاد هنا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله قالنا قال في كثير من الروايات في السيوطي وأهل السنة يقولون أن الرسول قال أور يعني ميرم من قال رسول الله المنذر وأنا الهادي وقد في روا يعني ذكر وهذا في روايات على السنة بس محمد يعني رسول الله هو المنذر وأنا الهادي وكذلك الرسول أشار قال قالي إن قال إنما أنت منذر وأشار إلى قال كذا طبعا لا تدري إنما أنت منذر ولكل قوم من هادي وضرب على أمير المؤمنين وفي بعض الروايات إنه ولي كل إلا إنه فالواقع لكل قوم ما مولا للدول يوم بس إنه قال حتى وقضي آيات وحادث إنه ولكل قوم هادم من بني هاشم في بعض الروايات وعجيب ما مروية في كسب أهل السنة المهم أذيذ بنفهمه نفهمه لا يشك فيه إنه كل قوم بيجوا معهم بيحتاج يوجد معهم هادم يدلهم ضروري ضرور يبهنبي عالم يمكن يدلهم فيه لكل قوم هادم يعني أن الأمة لا تخلو من قائم يظهر الحق ويدل الناس على الحق ولكل قوم هادم الله يعلم اجتهادها ودلالها قوية واضحة معنا فيها يجب لا يكون دول الأحاديث الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم كل شيء يعلم ما تحمل كل أنثى كل انثى كل إنثى على وجه الأرض ولا على وغيرها يعلم وش تحمل. يعني مستحمل يعني إذا حين ما يقول إذا بده بسترونم بأجهزةهم بريواش إذا فحصوا يدروا بالجنين هو بيحمل تحمل ذكر أو انثى هذا الله بيعلم كل انثى يعني الجميع كل انثى بيعلم مستحمل وأيضا ما يعني أطلب يعني ما تحمل كل انثى وش بتحمل يعني ذكر أو انثى والذكر ذا هو بيجي يدولا بيجواه هو بيجواه مثلا بخير ولا بيجواه مريض هو بيجواه لون كذا ولا لون كذا بيجوا كذا ولا كذا يدري بكل شيء يعلم كل شيء وهذا ما بشيفه فالعصر فل... حينها لو تطوروا كيف ي... ما تطوروا يقولوا بيعرفوا الذكر والأنثى وبعده مراس غلبه هذا بيعرف ما تحميله كل أنثى كل أنثى يعرفه ويعرف كل شيء عنه ضايع وخصائصه ويش باي يسوي ويش باي يفعل ويقول هل هو من الهل الحق ولا من اهل الباطل وكل ما سيشتح فى الله ايه يدري به ربي واش وداره ش باي يسوي مقالة ايه يعني بيدري وش باي يسوي مذلوق تسوي ذي حلمه بما سيكون كان يمان اتكام ايه كله انساء وباي فيه كل شيء نعم ما تحمله كل عنذاء وما تغيظ الأرحام هنا أصل تغيظ معناها تنقص أصل بيقولوا وغيظ الماء يعني ونقص شربتها الأرض لا وغيظ الماء يعني بعد ما انتهى الطوفان جاء وغيظ الماء يعني نقص الماء وشربتها الأرض يعني في هذا التفسير اللفظي إنها تغيظ يعني تنقص تنقص الأرحام وفلدها قال بعدها وما تزداد لكنه ما معناه بعضا بفسرها يعني ما تغيظ الارحام يعني ما تنقص أو وهو قال عند ماء ما بعدين ما يعني ما ما ينقص فيها ما ينقص في وما يزيد ما يعني ما تنقص الارحام وما تزداد ما تغيظ الارحام يعني ما تغيظ يعني ما يعني ما الذي في الارحام يعني الذي في الرحم هل ينقص ولا با ينقص مده مثلا باقعد مده طويله او با مده كثيرة هو عدد باجه وعدد باجه او باجه اكثر فبعثم يقول ابن التفسير وبعثم يقول ما تخيض الرحم يعني وش باد بيعلم حين تشرب الاي يعني حين تتلقى او لانه بيقولوا كما يا, يا جماع بيجي بيقولوا ايه البويضات بتقبل بتقبل وتمتصل الاش الحياة هناك المنوية فالله بيعلم حين تشرب هذا الاي يعني وقت الاي العلوك العلوق وقت علوق الانسان ما بيكبر ورايح ويعلم حين يرجع يذا ما تغيض الارحام وما تزداد يعني وما تزداد الارحام يعني بنرجع فيه ما بعد بتزيد في المها في بدايه تكون يعني العلوق ما تغيض الارحام بعده كذا تغيض الارحام يعني تكو نفسه وبتزداد يعني تزداد ذي الرحم يعني, ينم و ينم و ينم يكبر تزداد الأرحام يعني إنها بتكبر هذه فال فال الرحم وبس بتقول إن الرحم يجيب يجيب يكبر لأنه بتكبر هذه قال وما تغنى مثقل الرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كل شيء بمقدار معين عجيب ذحين ذحين بيكتشفوا ذحين بي يعني قال فالكيم ويقدرون الأشياء مكورة مقادير معينة بمقدار معين ميزان معين اذا زاد واحد ولا نقص واحد تحول الى شيء اخر كل شيء بمقدار ب... يعني بمقدار معين ما في شيء كذا عشوائي نعم وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء يعني تركيبه كذلك حركته كذلك مسافته يعني قربه وبعده من الاشياء كل شيء يعني بإتقان وبنظام يعني محكم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب بفسر الغيب تفسيرا والشهادة بيقول الغيب يعني المعدوم هذه ما قد جاء يدريبها والشهادة يعني ذي الموجود والمعدن يعني عالم الغيب يعني المعدن والشهادة يعني الموجود وتفسير نعرفه لا أذين أذين جهلة. والشهادة هذين عرفة يعني بيدري بذين ندري وذي ما ندري كل شيء نعرفه في عرفة وكل شيء نجاله في عرفة هذا تفسير آخر قال يعني إذن الله أنه ما بيخفى على شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير يعني هنا معنى الكبير يعني العظيم الزائف العظم ما هو ثابر الكبير يعني في الجسم نحن بدون الله من الزهنة جسمية. نحن sabemos اننا الكبير العظيم الذي ما فوقه احد هو اعظم من كل شيء المتعالي على كل شيء سواء منكم من اسرر القول او من جهره سر القول ولا تخلي في نفسك ولا تكلم بسوع عند ربي هو داري هو دا. داري اذا دا فكر في امر يدري بسوع تكلم انتبه ولا ما أتكلم يعني في معرفته ما له احد يدري بكل شيء عن الإنسان سواء منكم يعني إذا يعرف كل شيء, شيء. وإذا يعرف كل شيء فننتبه لأن إحنا مكلفين وإحنا مراقبين يعرف كل شيء نفعله وداري يعني ما يمكن نخفى على شيء يعني ما نتخاف يعني خب يعني مخبي عليه ولا تحاول شيء ما يعرف لأنه بعد يعرف الشيء لا إيش وإنه لبلا فيه نفسه سواء منكم من أثر وبعدين يقول لك سواء يعني ما بفرق وإنما هذا بيرفع والتعاون لا سواء مثله اللو... بعد يعني لا تكلم إما حين تتكلم حين تسكوت تفكر بهي من الحين تتكلم به عند الله سرع سواء. سواء منكم نحن لا هي الشيء اللي في علم سأل ما... ما هذا الله <تصفيق> <تصفيق> يقول لنا نب ما بصح على شيء سواء منكم من أسر القول ومن جه به ومن مستخف بالله هذه تخبى في مكان في ليل يوم يفعل فعل والله يفعله في النهار بوسط النهار هو سائر في الطريق في عمله الله في طريقة يفعلها الفعل هو الناس قاله سوا عند ربي ما بيخفى على شيء أي فعل يريه. سوا تخفز أنت له في ليل له في تحكى البعض بيعلم ومن هو مستخف بالله المستخف يعني بيتخفى ما يفعل فعل وي يتخفى في مكان لا حجره يجوه ايضا في الليل زيادة على التخفي يعني تخفي بالليل وبالاي ومكان يجوه يخفي من الناس ومنهم مستخفين بالليل وسارب بالنار سارب يعني ذاهب في طريقه النار ومنها سارب بالنار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له يعني للانسان لكل انسان له مع معقبات معاد قباسي يعني أمورتنا يعني جماعات متعاقبة من الملائكة جماعات يعني جماعات متعاقبة في حفظ الانسان كل انسان بجمع يعني ملائكة بيحفظ ويتناوبوا يعني الملائكة في الليل والملائكة في النهار هذا معجبات يعني متعاقبات يعني كل الناس بيجي يعني بيجي ملائكة وراء ملائكة ما بيجي يعني ما بيجي ما بترقى <تصفيق> يعني الإنسان باجي ملاحين كل سواء منكم من أسر ومن جهر فأي واحد القول أو من جهره أي واحد سر القول ويجا ويقال لا يجرف السوا ولا أي واحد يعني قلت من أسر القول هذا يسر القول ولا يجرفه أي واحد يسر القول ولا, يسر القول ولا السوا ولا معقبات معك من دين يدي ومن خلفه بين يديه هنا معناها قدام ومن خلفه يعني من وراه له معجبات من بين يديه ومن خلفه يعني ملائكه من قدام ملائكه من وراه بيحفظوه كل انسان جمع حفظه الله ريه كل انسان بيجي مع حفظه من من عند الله له معجبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه قال من امر الله هذا بامر الله معناه من امر الله يعني هذا الشيء من الله من امر الله إن امر من كل انسان يجمع ملائكته يحفظه لان ربما قالوا بي يعني الجن والسلطه على البشر لكن بي كل انسان امن يعني ملائكته بيحفظوه من من الاشرار قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من امر الله إذن باحفظ الله الإنسان إلا أن يغير الله غير الإنسان حالته ويعفي ربه إذا قد قد أجل الله يغير حالته فلذا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيير ما بآلهته يعني هذه نعمة من الله أن يجعل حظه يحفظه من الاٍيش من المرضة من الجن ومن يعني من الشياطين ومن كل مؤذي لكن إذا غير الإنسان حالته إلى معصية الله، والله ابتعد عن الله، إن قدر الله يغير على هذا الحالة والحب. إن إذا قال إن الله لا يغير ما بقوم، حتى يغير ما بأنفسهم. إذا هم إذا هم يعني مستمرين على طاعته، فالله فا يخلي الملائكة يح يحتفظ. إن الله لا يغير ما بقوم، حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. إذا قد أراد الله بالإنسان سوء يعني. عقوبه ولا عذاب ولا أي شيء يسقه يضره ما عند حد رده وما لهم من دونه من وال ما لهم ما قالم أي والي ولا نصير من دونه يعني يمنع منه يمنع من الله هو الذي يريكم البركة خوفا وطمعا ويمشي استحار الثقال يعني هو القادر على كل شيء والذي يريكم البركة خوفا بيخافوا منه يعني بيصير بيخاف من البر لا يلس أجر وصرف المناطق الجبلية، <تصفيق> البرق هذه أنت ولا، جي جي في السماء، ما بيقولوا بارقة ولا، هذه ال الإضاءة هذه بتحصل في السماء من ثقافة سحرة إذا ما برق، والصوت الذي بيخرج منه إذا ما رق، قال دي ريهم البارق، خافن وطمعني يعني الناس يخافوا وناس يسمعوا، ولا أحيانًا تخافوا وأحيانًا تسمعوا، حني يعني بكتير منا يجروا البارقة يروحوا يخافوا لا ييلهم بارقة فيهم. وفي نفس الأقديد معه إنه لهم ايش مطر فالله هذي هذي بيفعل هذه الأمور يعني هو متحكم في السحاب وفي حركة السحاب وفي يعني يجتمع السحاب والثقاء السحاب وفي حصول البرق والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ينشئها ويجمعها يكونها السحاب الثقيل هذي بجي مليئة بياش بالماء ويسبح الرعد بحمده وَالْمَلَائِكَةُ من خِيْفَتِهِ <تصفيق> يعني حتى الأطراع عندما تسمعه فوزنزه لله لأنه قادر على كل شيء يعني كل شيء بيسبح الله الظهر أن تسبحه يعني يعني بيدل على قدرة الله وعظمته وزنزه من ايش؟ من مشابهة الخلق الذي من ايش نكس الذي فيه معي ويسبح الرعد بحمده وَالْمَلَائِكَةُ من خِيْفَتِهِ وَيُرْضِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يعني وقادروا ويرسل الصواعق احيانا على من أراضي إذا بده يباق الى إلى برقه أرسل الله على الصواعق يعني إنه مفروض إنهم يخافوا يخافوا إنهم لعد إيش يجادلوا ولا ينكروا قدرته ولا ينكروا ما جاء به الله ولا ينكروا إيش يعني يحاربوا الرسول الذي يرسلهم الله قال نعم اشتي والملائكة ايضا عربة تنبى صاحب ومعرفة مان هل اشتي قدرة الله يعني قدرة الله وكمكنا يسبح الرادو بحمده والملائكة لان الملائكة خالق عظيم ومعروف. تعال هاد الله كلهم يسبحوا كلهم يخاف من الله ويرسل الصواعق فيصيب الصواعق ويرسلوا فيها من يشاء يعني انها قدرة عندها كبيرة ومع ذلك وقال وهم يجادلون في الله وعادهم بيرسل الصواعق على ناس. وعادم بينا في الله ما جهت ما ربي قالوا إيه الحين قدحنا ف رب البركة إذا جاكي إيه إذا جاكي واحد كهرب كهرباء كهرباء أحد كبير إذا في مكان في يجي بقى مره يعني الكمابه برقه قريبه والله يجوب السلف والله لحد السلف ده عنده يعني قال بيول العمداره عنده ولا كل شيء والسلك في بيجي قوية. لكن هنا قال بها شاي يعني النمي المفروض النمي. يخافوا من ربي ويتحرزوا ويذروا ويرجعوا إليه لكن مع ذلك عادهم يجادلون في الله عادهم يجادلون في قدرة الله هذا ما عجادهم ما ردنا ويقول إحنا أتراب ما عجد استابر وهو شديد المحال يعني يعني هو قادر على كل شيء ولا إيش يقف أمامه شيء لا يريد أن يطردوا هذا لا يريد أن يطردوا لا يريد أن يطردوا هذا لا يريد أن يصيبها منه لا ما عندي مال ابا صار له يعني انت لا تقول له يا خاف المفروض قال قد جايب له المسولات عقوبات كثيره يعني المحاكه ولا ال... يعني كأنها قال... يعني الانتقام قال باي صور ينتقم منهم والله يعني يعني أيه يرد عليهم لأن نحن في الله يعني كان ما جه ما جهت ربي والله شديد الله شديد المحال يعني باي يستطيع ضدهم باي يستطيع يعني أيه يوجعهم هذا المحل مكايدة أو القوة أو العقوبة شديد العقوبة إلى هنا ها <تصفيق> سورة الرعد، ها في خمسة خمس وعشرين، ها في الرعد، بعد رقم مائتين وواحد وخمسين، تفضل من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 جنات عدن يدخلونها ومن صَلَحَ من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين أنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ارا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله تعالى له دعوه الحق ان هؤلاء يتخذوا الها غير الله قالوا عبد يجادل في الله قلبي وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فيسر يردنا يعني عبا يحيدنا أحيا وقد تراب في قال هذا الله له دعوة الحق وذي دعوة الحق إذا دعاها الإنسان بيجيبه وهذا يعني قرينة كبيرة لكل واحد حين تدعي واحد ويجيبه إلى ما تدعيه وهم وذول الحجار ما بي ما بيسمعه أصلا والذين يدعون من دونه قال الله له دعوة الحق اذا دعوة الحق يعني هي قال الدعوة هذه حقه هذه هي يعني هذه تنفع إذا دعيت أنت بأجيبك هذه دعوة, دعوة الحق يعني الدعوة التي تجاب والذين يدعون من دونه يعني الأصنام هذه بيعبدوها من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء مهما بي يعني بيحققوا أي دعاء قال إلا كباص بكفه إلى الماء قال ما هم الله مثل مثل الحين جي واحد يبصد كفه إلى الماء ليبلغ أفاه يعني تقوم بيدك الماء وتقول يلا تعال لما, لما إلى فمي كيف نتكلم الماء الماء ما هو سيعمع ولا هو دارش بيتمع ولا هو بيحس ولا هو رأي لك بتأشر بيدك إذن يعني ما هو متحقق لك اي شيء لا تمد ما اعطى اذا انت تسوي كذا اي <تصفيق> ترى على ما يقول هي الى فمي مثلا أشربني اشربني والله يذهب الى فمي والله اسعد الى فمي قال هذول مثل علي يقول شيء كذا دوله بيبيعون الافلام وم... يعني ذا يعني اذا تقدم يعني يقول الحجره ما تنفع ولا ذره ولا تشفي مرضه ولا تعينه ولا تقضي حاجه ذه. كان في الحين جي واحد يطلب من الماء إنه هيك إنه يبلغ فمه لأن الماء ما بيسمع شيء ولا, بي ولا بي لا بيلا يدري ولا يعني ولا لحق ولا غيره ما هم زبره فقال هذا ولا مثل ما بلا مثل نازل الماء يعني لأنه مثال واضح يعني إنه واحد بيعطى بعدهن لو عتمت على على الدعوى إلى هذا الش الماء مثل إنه يجي إلى فمه تباصي كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه ما هو با... ما هو إلى الماء فمن لا يجيب معي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اذا دعاء الكافرين مثل هذا في ضلال وضياع ما لها أي فائدة وما لها أي منفع فعلهم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم للسجود قال <تصفيق> الله يسجد من في السماوات والأرض كل شيء في السماوات وال earth يعني سواء كانت الأشياء يعني كعجلا من في السماوات وال سواء كانوا عجلا أو غير عجلا يعني كل المخلوقات تسجد لله ما بل يختلف السجود من العاقل يعني الطاعة على الله والسجود من غير العاقل يعني مثل الأجسام الشمس والقمر وال والماء سجودها يعني النعيم ان يتحكم فيها ويتصرف فيها ولا اي تكون مطوعه يعني ان يفعل يفعل فيها ما اراد يعني امتثالها انها يعني يحدث فيها يتصرف فيها ويغير ويبدل وهي بايش يعني كان كان امره هذا اذا معنى سجود الشمس يعني نبت يعني, يعني على ما يريدها والقمر والارض والماء والاشجار وكل شيء إذن لله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرها طوعاً يعني ذي هم مكلفين يعني بيطيع ويسجدوا لها طائعين وكرها يعني باقي الأجسام غير العاقلة هذا بتسجد لله كرها يعني بطيع قتراً ما, ما مثل الإنسان يطيع الله باختيارها فإذا نفهم إذن وظلالهم كذلك حتى الظل الله ذي بيصرف فيه الله اللي بيصرف فيه وذي بيغيره وذي بيمدده مرة إلى إلى الغرب وثم إلى الشرق وثم أحياناً يزيد إلى جهة ال ويسمى الشمال واحيانا ينقص يختلف في الشتاء وفي الصيف هم نادي بيغير هذا الظل والله اذا كل شيء ينقاد لله إما ينقاد إليه طوعا ومثل بعض البشر بعض العقلاء أو كرهان من البارد إياه غير المكلفين. تنقاد له يعني هو اللي متحكم فيها والمصرف فيها إذا نفهم لأنه يعني بيشكل كافي يسجد الظلال بيسجد الله يسجد ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وهي تسجد تسجد لله وش يعني تسجد لله يعني تنقاد له يصرف فيها كذ ما أراد ودي بتحكم فيها دي بيزبر كل شيء من من الأرض فيها العاقل؟ لكنه بيشمل العاقل وغير العاقل هنا يشتي عمهم ما لك؟ سيبا حتى العاقل فإذا قال طوعاً وكرهن، <تصفيق> بي... يشت... لا مهما في رب لا يزال، يقال يعني دخول الكفار كرهن يعني بيتحكم فيهم، مم. بيتحكم فيهم، بيميتهم حين ما بده، في... لكن كان في كل كل ما بالسموات والأرض، كل ما بالسموات والأرض، فلذا دخل الظل. ما مالي ضروري في السماوات؟ لا هي في الارض في الواقع. في السماوات؟ لا لا، الأشياء هي تسجل. من ذي؟ بلال اللي تحل في الارض هي إيش؟ فيها الله، وذي بيغيرها وينوواها. نسألهم أظاهر أن بلال في يعني والظلام ذي بيجي قرظ أنا في الأرض ذي بنحنا بنجري فارس ها قال بيجي في الغزو يعني في كل وقت عم ماذا بيقول الأصل الغزو يعني الوقت الباكر الصباح الباكر والآثار آخر النهار يعني العصر إلى مغرب هاي يعني في إذا ورد بك أن كل الأوقات كل من رب السماوات والأرض كلهم يا محمد من هو رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والارض قل الله قال قل من رب السماوات والارض قل الله وجوب انت وهذا الأسلوب يستعمل حينما الأمر واضح. تمانا ابن ناديش واحد يقول يعني منين تشرق الشمس ما يبشرق من هنا يقول لك كذا آه يعني أمر غاضح. ايه يعني منين ورجع جوب عنه لأن هذا أمر مفرغ منه كأنه وفقال قل من رب السماوات والأرض؟ الله وهذا ما هم منكر إلا ومعترفين بهم لأن الله وذيه خلق السماوات والأرض لا بيقلوا وذيه حين يعجوا الأثنانات تدربهم إلى الله ذرفا تدربهم إلى الله الأثنان إذاً قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله وهذا حين يقول يجوب عنهم يعني كأن هذا أمر يفيد لنا هذا أمر مفروق منه والافس اتخذتم من دونه أولياء هذا جعت تأخذون من دونه أولياء يعني إيش لا يملكون بأمفسهم نفعا ولا ضرر ما جهده ينفع نفسه الحجار ما جهده تنفع نفسها ولا تدفع عنها أيضا ما تسويه خلي ما لأن الآفة اتخاذ الإله يجي لي إيش يجي لي يلبى النفع ويدفع الضرر كيف شيء تعبدون ناس أشياء من دون الله ما بتنفع نفسها الحجارة ما بتنفع نفسها وهذا أمر عجيب. عندي حجر ما بتستور نفسها ولا بتسبر نفسها هي ما بتدري ولا بتعقل ولا بتتتحرك ولا ورجع يعبدوها. والأفت تخذت من دونه أولياء الآملي يكونوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يعني ولا دفع ضر هنا عشت. ما بي ما يستطيعينفع نفسه ولا ضر يعني ولا, يعني ولا يملك ولا يدفع ضر عن نفسه. قل هل هاليسوي الأعمى والبصير إذن هل هو يستوي من هو على حد وعلى هدى ومن كان أش يعني ومن كان أعماء في ظلال أم هل تستوي الظلمات والنور يعني شبه إذن كان شبه المهتدين والذي بيعبد الله بالأش يعني بالبصير الذي يرى والأعماء الذي يعني شبه بال يعني يا بدل الأصنام بالأعماء الذي ما بيستطيع يدرك الأشياء وكذلك الظلمات والنور ام يجعلوا لله شركا اخرجو كخلقه فتشابه الخلق عليهم قال والله كاد ام يجعلوا شركا كاد يجعلوا تلك الركاه يجعلوا شركاء لله خلقوا خلق مثل خلق الله تعالى ورجع مع الدرون والإله عدم يعبدون جمعه وهذا في نعم من بهم لان هؤلاء الاثنام ما بيستطيعوا يسووه ما بيستطيعوا يعملوا فسهم قالوا لا يكاد كذا كادم ذا خلقوا اشياء هذول خلق الاصنام ورجع قال أما ينجعلوا شركة. ام يجعلوا لله شركا تجعلوا شركا وهم من الاصنام خلقوك خلق خلقكم رببي فتشابه الخلق عليهم ورجع ما ادريتوا حين ذا خلق وذا خلق كلهم بيخلق خلقه فعادم بدو عبدهم جمعه كذا كذا يعني الامر واضح فطلانه كان في شيء من السخريه بهم ام جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قول الله خالق كل شيء يعني لا الله خالق كل شيء ما أحد خلق شيء وهذا الشركاء هؤلاء الاصنام ما يستطيعوا فعلوا أي شيء ما خلقوا شيء قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هو الواحد القهار الذي يغلب كل شيء يعني ما بأحد بيستطيع اي شيء قفله يعني فآلهاتهم ما يسوي لهم شيء بأي كهر, كهر الهاتم يسوي ما أرغب أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وزبد الربيع هنا في بيذكر نعم من نعم الله وفيها أيضا تمثيل قالنا الله بينزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها أحيانا بينزل الله المطر على حاجة الناس في كثير من الأحيان طبعا غير الايش الأ... الأ... الأ... بس فيها مصاعب وفيها كوارث ما يسيمنا يعني عندما ينزل الله ماء على قدر حاجه الناس ويمشي في في الوديان على ولا يضر ولا يخرب وينفع الزرع وينفع الثمار ويصل الى كل مكان يصل إلى كل المناطق قال هذا الماء انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل هذا ذي بل الماء ذي عنده سيل فاحتمل السيل الزبد الرابية بيجي فيه زبد يعني رغوة بيجو فيها كما جاء سيل بيجي فيه آخر تشافش كذا بيض يعني بيجي عبارة عن في يعني يعني أشياء فيها هوى بيجي في فيه كذا فوق الماء قال هذا السيل يعني بيجي ينزلها الله على حسن حاجة الناس ومنفحة الناس ورجع يجي معهش زبد يزبد ويجيك خشاكش من اللقبا رابيه يعني يعني كانه يصاعد يعني ايه يعلو كذا بيرتفع ها وقال ومما هذا وحده يعني الحين معنى الماء ايش يفرق لك بين الماء وبين الزبد الزبد ذا بيقرا لك وكذا ولكن ما بيستفيد الناس من شيء والماء قال بيستفيد الناس وي يعني هيك بينتفعوا منه هذا مثال قال ومن ما توجدون عليه في النار ابتقاء حليتين أو مثاين زبد مثله كذلك بيبي يقدون يعني حين بيقدوا إذا يصنعوا ال, ال الحلي بي يعني بيعرضوا الذهب للنار بعرضه للنار هالحين أرضوا النار قال بيطلع أيضا في مثل الزبد هو. وكذلك الحديد والمعادن يصنعوا منها الاواني وال يعني والالات مثل الفيس... الفيسان الفيزان والمطارق والذها هذا ال... يعني كل الأنواع يعني الحديد والمعادن قال بني ايش بني فوق النار لما يطلع فوقها زبد هذا الزبد ما بيسويه بيرجع يروح والأصل هو الاهل الماده قال ومن ما توجدون عليه على في النار ابتغاح حليه ذي توجدوا عليه في النار ابتغاح حليه يعني صيغة, صيغة ما إيش؟ إما لبسة ولا يعني إيش؟ ولا خواتم هذا الحليه أو متى؟ قال ابتغاء حليه أو متى؟ ولا ابتغاء متى؟ وهو الأواني مثلا الأواني أواني الطعام ولا لاش عكس الزراعة قلنا فيزال والمطارق المطارق الحين يحطوه على الحديد قال ايش أو متى؟ قال زبد مثله. ايضا بيخرج زبد مثله ايش تيقول به فرد كبير بين المادة وبين الزبد الذي بيطلع. الزبد ذا عندك وذي بيخرج من ما يقلوا يعني يحطوه فوق النار الذهب ولا المعادن ولا ما بيستفيد الناس من الشيء والمادة الاغل بتجيل فيها نفع كبير مالك العزب. مالك العزب. نعم قال وما توجدون عليه في النار ابتغاهية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل هذا مثال إذا هذا مثال الحب والباطل الماء مثال للحب والزبدة مثال للباطل وش يديم فعل الناس الزبد ما بالابي كذا ولا يجمع الناس ينفع ولا يسويه في المعادن ولا حديد ولا هذه النار بيجي فيها زبد ما بيمفع ولا الناس منشيو بيرجموه بي. والاش والمعادن الأصل الناس في حياتهم وفي كل شيء فإذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء يذهب جفاء يعني مرميا به مجزي يعني مرمي به ما يعني ما ما ما يبالوا بينتهي ما بيستفاد منه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض هذا اذا الماء يسقي الارض ويستفيد الناس من نفسه سقي الاج في سقي الزرع وفي الحصول على الثمار وفي الناس أنعاوا فيه الشرب يعني بيستفيدوا منه في طول حياتهم وأما ما ينفع الناس فهم في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال إذن هنا في مثل لنا الله الحق والباطل قال يسي يقول لنا أن الباطل هذا ما هو شيء ولا يجب منه أي فائدة ولا من أي منفعة للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين, والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به يفرق قال ناس بين من أطاع الله واستجاب لله ومن أطاع وأبغى الذي بيستجيب لله قال لها حسناء لها الخاتمة الحسناء والدار الحسناء والجزاء يعني أي الخصلة الحسناء الحالة الحسناء وهي ايش النعيم الدائم في الجنة هذا اللي بيستجيب لله والذين لم يستجيبوا له وهم يخبر مصيرهم قال يعني المهرطق كلهم جهنم هذا طبيعي ولا؟ لكن عبر بعباره يعني اللي نفهم لان في الواقع ذي بيصرف الناس عن الجنه يوصلهم الى جهنم مثلا السعي وراء الدنيا اما الحصول على اموال او على ملذات او على منافع في الدنيا هذا اكثر ما تغني فاش تيقول لك وذي قدو يعني هذه ما تستجيب للربي قال لو أن لهم ما في الأرضي جميعاً ومثله معه لا افتذاب يعني باقي المعذاب في جهنم وذي ضحى وبالدنيا أذي ضحى بالآخرة لأجله يعني حين يضحى الإنسان في الأ بالآخرة لأجل الدنيا لأجل المال لأجل منفعة في الدنيا كان هذا في يعني الإنسان لو كل الدنيا ما هو ما بلاد يأكل يحصل عليه أموال الدنيا ومعها مثل ومثلها أيضاً بيستديبها من شدة العذاب يعني ما عدا سوى ولا يمسوي فقال: والذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه به لكن معه جاهل هي طبعا ولا ما له يبي لك ان يعني إن الانسان عندما يترك يعني يترك الاخره او يترك الجنه ويتحول الى جهنم لاجل شيء تافه هذا الشيء ما يعني ما هو شيء لو يلو يله مثله ما ادري كم مرات لو يمليه ملك الأرض كلها يعني قدت مرات وما في السماوات ولا الارض كله إن الإنسان من ايش يستديبه ما يبي يسوي به هو بيتعذب لافتدا لهم سوء الحساب وماواهم جهنم مصيرهم جهنم وبئس المآب المآب يعني كانها المكان هذا جهز لهم يقول مهد يعني فرشوا لهم ولا جهزوه لهم فمن يعلم انما بالزور <تصفيق> والحساب يعني يعني سيء سوءهم لا لا لا ذي باجلهم باجلهم جزاء لا شيء يسوءهم يعني يعني يضرهم بعد الحدود محاسبة محاسبة محاسبة محاسبة كان يعني جهي سيئة يعني برج... أن نجي نتائج جيبتها وكل ما جاء جاء مع شيئا ماذا قال حساب يعني جي لم أقوبها شديد لسوء من ربك الحق كمن هو اعمى هذه دار بإن... بأنك أنت رسول من عند الله وذي ينزل الله إليك هو حق هو مثل, مثل كمن هو أعمى يعني جعل الأيش الكافر في محمد وما أنزل إليه جعله أيش مثل أعمى إنما تذكروا للألباب يعني إنما يتذكر هذا الأمر ويعرف الحق أصحاب العقول يعني كأن من ترك الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله فأنه لا لب له الألباب يعني العقول الذين يوفون بعهد الله قال يتذكر اول منهم قال الذين يوفون بعهد الله يعني اذا بيتذكروا بامنوا بالله ويوفون بعهد الله يعني بما عهد الله عليه يعني حين ان الإنسان بأنه كل ما إن يفعل كل ما امر الله إنهم كل ما أمر الله ويتركوا ما حرم الله الذين يوفون الله ولا ينقضون الميثاق يعني إذا قدو أت يعني وثقوا ولا تقول ولا توسجو أمر ولا عهد على ما يمكن إيش ينقضه أصل النقض هنا نقض الميثاق أصل النقض هو الحبل لكن في يقولوا كان إذا بينك وبين واحد عهد بيقولوا كان بينك موازيك وبينك عهود وبينك عقدة يعني إذا كان قدي عقدة بينك وبينه ما حد يتخلص عن يعني عنها في إذا أنت كذا العقدة يعني إيش خلص انفصلوا ولا عد بينهم رتبات. وقالوا لا ما قال المؤمنين ما بينكوا الميثاق. والذين يصلون ما قال الأرباب الذي يتذكروا. الذين وفوا بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به بأن يوصل. يوصلوا يعني كل ما أمر الله به بأن يوصل. يصلوا الله بأن يطيعه. يصلوا أهل الحد بأن يتتبعوهم. يتبعو يعني يصلوا الرسل والأمبياء بأن يتابعهم وينفذوا ما أمروه به. يصلوا قال ال أهل البيت ولا ما منهم ولا أفاضل منهم حتى يعني قال الإمام المنصر بن الله النمرات يعني إتباع أمة هذا الحد دخلاب يصل وإنما أمر الله بأي يصل إن الله أمر أن يوصل يعني أن يتوص يعني يوصلوا حبالهم بحبال أهل الأنبياء وال والرسل والأئمة بعدهم والذان عادوا عم كل شيء ايضا وكل ما امر الله به ان يصل كل ما امر الله ان ان عن... عن... اي شيء يفعل وان يؤدى كل شيء حتى حتى صله الارحام وصله الانس... البشر وصله المؤمنين كل ما امر الله به ان يصل يعني يكون يعني يعني يتولوا المؤمنين يسوا يتول... يكونوا مع المؤمنين ومع الصادقين ومع ال... يعني مع العلماء مع الخيار الذين اذنوا ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم، ويخافون ربهم، ويخافون سوء الحساب. يوم خائفين من أي؟ من يوم من اليوم الآخر لا يلهم أيش؟ يعني عقاب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم اللي صبروا بيتحملوا ابتغاء لإرضاء الله. ابتغاء وجه ربهم لأن الوجهنا بيطلق على رضا إذا رضي عليك تقول له يعني أي؟ الحين تذكروا الحين قالوا أخواتي يوسف. قال يخلوا لنا ايش وجه ابينا يخلوا اي يخلوا لكم وجه ابيكم قال يخلوا لكم وجه يعني ان ربنا بيتفرغ لناوي ويرضى عنا ويكي يعني يرتاح لنا يعبر الوجه يعبر به عن الرضا وقال الدين ابتغاء وجه ربهم يعني ابتغاء لله إن انه يرضى عنهم هذا المعنى ابتغاء وجه ربي الاعلى إذن كلمة الوجه هنا احنا نقول وجه الله إن الله ما معه وجه بس آه. هذا المعنى فهنا التعبير لانه هو الذي استعمل في الرضا يعني ابتغاء رضا كان قال صبروا ابتغاء لرضا الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة جايب الصلاة متقيمة أقاموها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا أحيانا يجب يعني أن يحينفق واحد في السر يجيل إن الأجر كبير ويسلام واحد الرجال وووغيره وأحيانا يكون المطلوب إن ينفق واحد علانية ما هو ضروري بلا ثبت مثلا حين جوا وكثير من الأعمال يعني قد يكون مطلوب السر فيها وقد يكون فيها العلن فيقول واحد لا مفروض إذا هو عمل ونفقه ولا عمل لله مفروض يبلغ ثبت أحيانا يكون المطلوب العلاني مثلا يكون مثل المطلوب العلانية هم مثلا, العلاني. مثلاً حين هذا الشيء أنت يعني إذا فعلت بقى إذا دوبك ناس فيه بقى إذا دوبك وش شكل يعني مثلا إذا مثلا به حاجة مشروع كبير ولا منفعة كبيرة إذا أنت تنفع تقدم في أشيء بقى تقدمه كثير من الناس ونروح أنت تدي واحد وديها سر ولا يدروا وما حصل الغرض ما قالها هذا يعني المطلوب هنا العلانية لا. يعني إذا كان يقتدى بالإنسان فس هي مطلوبة. أيضاً إذا كان الشيء يعني واجب وتركه يعني ترك الإعلان به يوقع الإنسان في الأي في التهمة من الزكاة جي واحد مهما مال كثير وبينخرج الزكاة ولا حد يزري يعني إلى حاجة للناس يكتهمون أنه ما يخرج الزكاة فما أدهم نفسه هالناس فلا يخرجها ويدرسها لانه لأنه يعني يدافع عن نفسه وعن يرفع الشبهات عن نفسه والمفروض الواحد انه يرفع الشبهه واجب عليك انك ترفع الشبهه عن نفسك لا تكون يوقع نفسه في مقام الشبهه فلذا بيقولوا مثلا الحين الصلوات الصلوات بيقولون أنها مشروع فيها مثلاً الاصرار بها والسريه وكل ما كانت سأس... يعني عندما ذاك الحديث زي قال يصلاه في المسجد ال... يعني مسجد الاقصى ب 500 صلاه والمسجد النبوي صلاه في المسجد النبوي بألف 1000 صلاه وفيها المسجد الحرام بمئات ألف صلاة.رجع قال وخير من ذلك كله صلاة الرجل في ديت يعني في دار مظلم. لو في الظلام بحيث لا يشرب فيه أحد هذا قال عاد افضل أفضل منها كلها. لأن الإنسان بيكون قريب من الله وبيج يعني ويساعد عنه الرجال ما عبي يعني يحصل يعني يحاول الإنسان لا حد يدرس أي شيء أي فعل ما كان يفعله. هذا يعني بيكون الإنسان قريب من الله والشيطان ما بيستطيع يدخل على الإنسان فيه مثل ذا الحارس وفيها فلذا كان فيها اجر كبير لكن هذا إذا قالوا من دوب كل ما كان السر هو أفضل حتى قالوا إن الإمام الهادي كان اكثر أكثر ليالي وواحد يدري وين بي لو واحد قال سابع مره ورجع وصل دخل يعني من دخل من المكان وغلط وجا يسمع بيسمع الله بي يعني قطرات طال طال له بي إيش بيتعبط وي يعني قطرات الدموع بيسمعها في طول الليل ولا تقدره ولا قدر حد دره في أمريكا ورجع حين درال هذه قال لا أتكلم بها طلب منه لا يقول لا ما لما يموت. في ذهب في فيها فائدة سرية يقول أن النسان يخلو من الأجل من الرياء ومن يعني لا يجعل فيها منفعها للأجل له كلها خالطها لله لكن أحيانا قد يطلب الإعلام مثل حين يأتي صلاة واجبة حين يقول الصلاة السرية يعني الصلاة النوافل أفضل في البيت أفضل من المسجد لكن الصلاة الواجبة لا والرواتب كذلك ذي تبع الصلاة والأشياء ذي بيقدر الإنسان إذا ما فعلها هذا واحد وصفى الواحد تؤديها في المسجد يعني إذا تبعى ترفع عن نفسك يعني إيش لا يدون أنك من ما بتحيل ولا بتسبر شيء ولا... تبعى يتهمه تبعى يتهمه بالتكثير فلا أفعل أمانه فهنا العلانة مطلوبة إذا كان الإنسان يقتدى به وكذلك إذا تبعى يتفع النفسه تهمة التكثير هنا مطلوب العلانة فالسر إذن قال ينفقون سرا وعلانية ما هي بلا سر فقط أو علانيا يعني كل حال بحسب قال وقال وانفقوا وأنفقوا مما ردقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبة الدار قال بيدرؤوا السيئة بالحسنة إما أنه معناها يدرؤوا السيئة يعني إذا أساء شخص تقوم تحسن إليه أيوة إذا أثى إليك تحسن إله شوصاً من المؤمنين تحسن إله هذا يعني بتتجعل فيه أجل تولد نوع من المحبة بينه يعني بيقتل بهو بي يعني بيخزها من نفسه حين بيثي إليك ورجع تقوم تحسن إله يعني تخيل أنت بيثي إله واحد ورجع أحسن إله خلاص باي يعني مثل حين جاء وكتر راهرة لو بتعد لا إذا تنت الواحد احد انك يتكفه والله و يعني كمان يعني لو تضرب الحين لو تضرب واحد ولا يسوي شيء أنت بايت غثي خليه ما نيئئ لك يعني يحكي اليك اذا بيدفع الحسنه السيئه الباد الوه بالحسن هذا تفسير ايضا بالتفسير آخر قال يدرؤون بالحسنه السيئه يعني بدل ما يقاهي. ما يخليك سيئه ما يخليك سئ إله أصلا وذلك بمعاملته الحسن لأنك لو ما أنت معامل الحسنة لأنه من سئ إله إذن حين تحسن إله بآج درعة أنت الشر عن نفسك والآج والسيئة عن نفسك إذن المعاملة الحسنة حتى إذن تآجي دعم شخص معاملة حسنة خلاص باتخلي أنه يكف يعني أذاه عنك قال يدرؤون بالحسنة السيئة ولا إذن هذه صفات المؤمن، اولئك لهم عقبه الدار، عقب الدار يعني ال العادبة لهذه الدار، وهي يوم القيامه يعني في الجنه جنات عدن فسر العقب الدار جنات عدن يدخلونها، جنات عدن العدن قال يعني خلود وراحة، فلما عدن، فان جنات عدن يعني عدن بقاء وخلود، يعني, يعني إيش جنات عدن يدخلونها. ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أيضاً هذه بت يعني يعني بتدل بتدلنا أن الإنسان أن الإنسان بيجتمع بأقاربه أن الناس بيتجمعوا في الجنة يعني أبوك وأخوتك وأقاربك هذه صالحين كلهم بيجمع بينهم ربي فلذا قال جنة يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم بيجتمعوا بيجتمعوا فيه مكان يعني بيجتمعوا فيه لكن بشرط الصلاح ومن صراحه <تصفيق> نعم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب قال الملائكه يدخلون عليهم من كل باب يحيجون عليهم التحيه السلام عليكم والملائكه الملائكه ما نجي بسيط لهم شان كبير وشان عظيم الملائكه لهم يعني لهم منزله رفيعه عاليه ما يصل اليها الانبياء ويجاؤهم يوم يجيو يسلموا على واحد قل عليهم من كل باب ويسلموا عليه إيه، فهل ما بدو عنده ما هو نبض في قدرهم؟ لا، لا لا هو شيء من الله يعني وهم باي يوم ترد ذلك؟ بس لا بحياه ضمن ما بحياه ضمن إله بهم قال والملائكة يدخلون عليهم من كل كل باب سلام عليكم بما صبرتم إذا هذا كله بسبب الصبر فنعمة عقب الدار يعني وما أحسن هذه العاجبة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذي يعاهدوا الله ولا يرتزموا بهذا الدين ولا يدخلوا في هذا الدين ورجعوا ينحرفوا عنه ويقطعون ما, ما أمر الله به أن يوصل يتركوا ايش وصلة الله بمخالفة أوامره وصلة الرسول بمخالفة أوامره ونواهيه وصلة الأئمة. أئمتهم بأيش عدم بالنفور عنهم وعدم أداء حقوقهم وسيغارسه فلات اغاربهم بعدما اجاد النايدهم يدوا حقوقهم ويقطعون ما امر الله به اي يصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما حياة الدنيا في الاخره الا متاع قال الله فالواقع هو هو المتحكم في هذا الكون فمتحكم المتحكم في الارزاق الله يبسط الرزق لمن يشاء وذي يعني ما هو ضروري انه يدي يجيد ولا فسل هذا هو واحدة يدي من من أراج الله سواء كان صالح ولا طالح الله يرسد يعني اذا لكن الامر هو بيده الله يرسد الرزق لمن يشاء ويقدر ولا يأجي يقلل يقدر يعني يقلل بحيث ما يجيل الله على حوه هذه حتى يجي فيها لا حتى يعني يقدر يعني كأنه ما بلاء أشياء ضرورية، فالله وذي يسولها هذه الأشياء، يزيد في الأرزاق، والله ينقص منها، وإيش؟ ما جهة الإنسان؟ فلا يقدر الإنسان أنه هو ذي بيستطيع أنه هو ذي بيتحكم فيه، والله إذا قدر واحد يقدر وبيشتغل، ولا ما عمل نقدواها، ذي بيستطيع حصل. كم من واحد قال بجوذكي؟ يعني لا هو بعض لا بينفع لهذا ولا كذا بجوء؟ في شيء أرزاق من عند الله. قال والدليل ان بعض المرات يجيبها كم شخص ذكي ودعوه وحصل على تجارة ومال وقلت نغير ونزل إلى الحضير وانتهى وما عدم شيء وذياك الرجال اذا ما هو بيده الذكاء هو نفس الذكاء والهمه يا الهم الأمر ما هو بيده فالله وذي بيبسط الرزق يزيد الرزق لمن يشاء وذي بيقلل فهذا يجعل الإنسان يتكل عليه يطمن اليه فإذا ما أن الإنسان إلهه يعتمد عليه كثيراً ما إيش يعني بييسر الله الأرزاق ويقضي يفعل أي لكن الناس اليوم إيش ما بيع يعني إطمئنانه ما اعتماد صدق على ربي المفروض إنه يعتمد واحد على ربي مهما كان سواء مع أي عمل مع تجارة مهما أصير يو أك أكثر باعتماده على ربي إن هذي بيرجعه وإن هذي بيسهل له الأمور يعني ان الرزق من الله ما هو نافع له لا حتى المال الذي معك كله ما بلا اذا اراد الله المال لا تدري ايش تخسر في لحظه فهنا اذا ادري ان الرزق من الله ويفعل السبب وينتظر من الله النتيجه لا يعتقد انك هو قادر لكن يعني احنا احنا عكس لا, يزالك لا. لا, يزالك لا. لا لكن مهما كانت الاسباب يفعلها واحد سوا يفعلها السبب الذي تقدر انه بايد لكن ادري ان النسيجة من الله يعني معك مثلا هاتت لك مزرعة سبيع وزرعة انتها فلا انت مريئ انك انت الحين هذي بعد كل شيء خلاص تدري ان عاد الامر بيد الله اذا بده الله يدرد يعني يجي لك ايه شي اخر جاء لك اذا بده ما يجي لك فاخر ما يجي لك شاهي كتجي لك خزار لا تعتمد على نفسك. إحنا ذا الحين بيجي مشكلة. المزارع مثلا بيجي معتمد على نفسه. وعندنا إنهم ما بلهوا. عندنا اللي كل شيء. بحيث إن حتى لوجي مال الأرض هي بيجده خلاص ما عاد يستأبر شيء. ما بدي إن الله يبي ينزل. سواء من هذا الطريق ولا من غيره. الله هو المسؤول الارزاق هي يبيده. فهذي بتولى الأرزاق. الموظف عندنا ما بله ذيك الراتب. لو يقطع الراتب ذاك ما عاد يدي شيء وهذا يعني حتى أن هذه الأشياء يعني عجيزتنا في في ربي كذا بتأثر علينا تأثر حتى في الأرز هكذا قال يعني إذا أنت مقدر معه جالك الله ذيأكل مزرعة خلاص معه مع معك الله ذيأكل مزرعة ما أنت لك شيء إذا أنت مقدر معه جالك الله ذيأكل مرتب معه معك الله ذيأكل مرتب خلاص إن أنا عند ظني أدي ذي فليظني بمشي إذا هو يظن ما هو جاء له رزق الله من جيه خلص على ما أرد من كان يظن بالله الخير فسيحصل على الله الخير فإذا الله بيأمر بالتفاؤل وانتظار الخير من الله ولا هيئة الإنسان مهما كان مهما كانت الحالة إذن على أدل يعني هذا الأشياء بيضخل الإنسان أنه على الإيمان قبل كل شيء أنا إذا قلت تطمع النهد إلى هذا القائد هم يصدق أن الله هو الرازق ومتولي وأنا مثلاً إيش عايز لي مشروع في محل سيارة ولا مزرعة فأنا بنحاول أطلب من الله إني إيش يصب عليا الرزق في هذا الوسيلة فأنا عند ما أجي أنا معتمد وأدري إن الرزق في الأصل هو من الله إذا منا وأجي بحاول إني لا أفعل ما يغضب الله أدري وانتبه لو له وشماه إذا هذا بيخلي تستقيم وتنتبه إن الأشياء إن ما جهزك لأن الرزق هو في الواقع بيدي الله فأنت استقيم وفعل ما أمر الله وفي كثير من الحالات إن الله بأشي يعني بيرزق الإنسان إذا إيش إذا أحسن وإذا أحسن في حياته وفي عمله وفي ارتباطه بالله وفي ما يجيب عليه إن الله بيرزقه وآيات كثيرة اللي قال والله استقاموا على الطريق في الأسكنه ما أنقذك اللي قال إيش فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا استغفروا ربك يعني حتى أن كثير من المصاعب والشدة هذه تحصل عند الناس بسببه قال ابتعاد عن الله وعد به حاجة مثلا يدري واحد أن الله بيختار زاد في فعل واحد كل ما يجيب عنه فعله قد يقول لك قد يجي مامعك مثلاً أن يجي لك في زيادة يعني قد يجي الوقت الله يختار الوقت الأنثر لك والأحسن لك قد يجي يعني الله عالم أنه يجي لك مثلاً مثلاً قد يطلب مثلاً تطلب حاجة من ربي وتدتقي وتفعل كل ما ذا وتترب إليه وما تحصل يعني قد يجي يعني قد يجي يعلم الله أنه لو تحصل لك هذا الحاجة أنها تأثير علىك الضر كثير سيارة خابي حاجتها ودعي سيارة جيدة ونظيمة ويدعي يدعي والله عالم منه لو يجي للسيارة ان ابنه بايده ويهب حادث باو وانتهي <تصفيق> ما يشتي السيارة وورا جي وانت كنت تدعي ربي انه يسهل لك بالسيارة وانه يحفظك ويحفظ اولادك وزال يعني ما سبر يحقق لك هذا الشيء دي قد يكون فيه مضادة لك حتى تحقيق الله للأيه مطالب الناس في بجي حسب حاجة الناس يرضى واحد أحد بذيجي لكل يرضى واحد بذيجي لأن جاله خير في يرضى ويفرح ذو بس قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني هو الوحيد الذي إيه يقدر على ذاك وفيرحوا بالحياة الدنيا قال هذا ولا الكفار فرحو بلدي معهم من أي من نعمة في الدنيا وما بلوا بالآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الدنيا كلها ما هي بالنسبة للآخرة الله مثل الله يعني مثلا يجي مع حد يوم ولا توصيلة مكان لمة مكان كل ملك الدنيا ما هو شيء بالنسبة الآخر يعني بل هي أقل من ذلك وما حيا إذا ما هي شيء شيء تعرف قال لك لو أن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح فأقول ما سكر كافر فيها شربت منها لا يتسوى ما, ما هي كل الدنيا ما هي تسوى ولا جناح بعوض ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه وان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من يشاء هذا من التعنت بعد ما يجيب آيات كثيرة ومعجزات كثيرة ومن ضمنها الكريم عليهم او يعارضه ولا درو جه ويرجع لولا لو عليه آية من ربه كان عليه آية دليل إنها على حق يعني تعنت ما بعد التعنت وإصرار على أي على على الإنكار يعني يعني يتعجب واحد من أمرهم كيف يعني إنهم كذا ما يعني ما يبي معاهم آيات كثيرة مثل القرآن ما استطاعوا يعرضوا. ولا ورستضاعي جون مثله كلهم قال جب مثل هذا القرآن ما استطاع قال جب عشر صور ما استطاع وقال صورة ما استطاع وكلهم بيشهدون بعضهم إذا سمع قال يعني يعني يضطر ما إلى إيسو السجود ولا إلى يعني بيغير فيهم بيتأثروا معاً رأوا حالاً لأنهم لا أكونوا يسمعوا لأنهم لا يأثر عليهم فرجع مع ذلك يقولوا هاته ما مع معهم عجيزة في المدريب في يعني يتعنت إلى أبعد الحدود كأنهم ايش كذ فقدوا يعني يتعنتوا إلى أن ايش فقدوا ايش ألمعونه من الله والاطاف بافريتية يعني في قال قال بعدها قال قل إن الله يظلم يشاء هذا لا قد ما ب أي أظلم لكن ومعناه يظلم ما وساب ما معناه يظلم يعني يخليهم يعني أي أي ولا معناه يظلم يعني إنه هو اللي يجعلهم يتركوا أحد الله ما وساب هذا في كل عبارة يعني ومشكلة كثيرة في الآية الظلم يشاء ويهدي من يشاء الله بيظل لكن ما معنى ما هو سائل ربي يضل الإنسان هذا خذها واحدة ليش لأن كيف إن الله يظل يعني ما إحنا يعني مثلا الفار المز... الم... في عهد عز... النبي صلى الله عليه وعلى آله إحنا نقول يضلهم بيظلم وش النبي إليهم ليه, ليه؟ وش تين اللي غلم وش بيها لهم معيزات ليه وش بيهب يعني ينوع لهم بين المصائب وذلك لم يهتدوا ولا علهم يهتدوا ولا علهم يرجعون ولا علهم وهو ذي أظلم مع دخلهم يعني هذه إذا من عقلك إن ربي بايظل للإنسان إن الله يحرف عن الطريق لأن حتى هذا ليش بيرسل ويسوي يعني بعضهم مع الله بايظ ثانياً كيف إن الله يظلك يجعلك تنهرف عن الطريق ورجعي عاقبة وهذا يجعلك كذا تاقك إلى هذا يعني ظل يجعلك تفعل المعاصي ورجع يعاقبك على المعاصي هذا يعني منزه عن يعني ال يعني إيش بعض يعني البشر ما بنظار البشر يعني يضيف عن هذا يعني بنذمه الى بعد الحدوث جي جبرك على فعله ورجع يعيش يقوم يعاقبك عليه فالله منزه عن هذا فاذا هذه قاعدة يأخذها يعني في عقلك انه ما يمكن أن الله يظل احد لانه كنا يعني في إرسال رسول ما جعد لهم اي داعي ثانياً أيضاً قلنا أنه يكون عاقب لا يمكن أن يكون عاقبك على شيء هوذي فعله، هذا ظلم أنه يجب لك على المعصر ويجب لك على الضلال ويرجع أي شيء على ذلك إذن ذهقاعدة ما يعني أكيدة إذن ما معنى يظل كثير من الحالات يجب لها معاني تختلف قد يقول هنا يظل الله من يشاء يعني يظل الله يعني أن يعني يتركه ما عاد أين ما عاد أبلها الطاف للهداية ليش يعبر عنها ابن الله ظل ليش ما يقول يترك الألطاف هنا وبس ليش يقول ظل الله ما يش يعني يعبر عن ثرث الألطاف وعن عدم المساعدة له في الهداء يعبرها بأنه ظل أيوة الآن فيها معنى مجازي بلاغي، وهو أنك تفهم إن إن يعني إن الإنسان محتاج إلى الله لا إشي نحنا محتاجين إلى الله نحنا محتاجين إلى الله في عبادنا في فلاحنا في ترك المعاصي محتاجين إلى الله يعني المفروض ان الإنسان يقبل على الله ويترك كل ما حرم الله ويفعل كل ما أوجب الله ويدري وفي نفس الوقت لا يعتمد اعتماد كامل على نفسه يستعين بالله أن يعين في هذا الأشياء يعني ولا يستقل بهذا يدري انه ما مستقل أنه ما جهده يعني يحاول يطلب ربي أن يعين على الحق وعلى الثبات على الحق إذن كأنه يقول إذا ما يعني هذا ما المعونه من الله فاذا فقد المعونه من الله من الله ترى فاني اذا ما به معونه من الله فانت ايش انت فقدت تظل يعني اذا ترك معونه ده يعني تظل اذا واحد قاله تترك ابنك مثلا يزاير الناس وسفين ولا الناس يخربوه يقول لك ما ما انك ما ما من هذا الباب قال إذن بايدين لنا حتى في نفس العاه قال يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا فالواق بيجي آية كثيرة يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن هنا عضل الله قال ويهدي أذي أنا إذن يدلك إن ما هو يهدي يعني يجبره ما بلن أذينه يبق إلى الله ويجع إلى الله أن الله بيساعد يهديه إن وش يعني أنا ما أراب يعني رجع إلى الله، فالله بيهديه يعني بيساعده ويسيب يعني يدي له وساع ساعدته على هذا الأمر وعلى الثبات على هذا الأمر وعلى الاستمرار حتى ينجح. يدل لك على إن الهداية بس يهدي ويظل. ينقول يظل من يشاء وفي عايز كيظل من يشاء والله وأشياء من يظل من لا يقبل. لا لا من يشاء فأحد يشاء هو ما فإن الله يضل من يشع. من مشعود ان شاء الله ضلاله نه لكن قد الله خبر منه ان شاء الله ضلاله مان. هو الذي اعرض سهلة! زاله شاء الله ضلاله يعني حين حين ما يرضى فين الله يسلم من يعني ذحين هقولنا لكم إن الدين يعني إذا في الواقع الإنسان قالوا عاد بيدرك هذا ضرورة نسبح نتدي إلاته قدر إن إذا ظلنا نقدر ربي يظلنا وإلا خلاص يعني إذا بدي يسبري يسبره في ما بده قصي إذا هو هذا يظلنا إحنا بالله هذا نحنا مختارين بدك تسلك الطريق أو بدك تسلك الطريق يا شباب كذي يبقى هنا والله هنا لكن يستعين واحد بالله ونجح الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال, قال إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا يهدي إليه الذين أناب إليه رجع آمنوا. هذا بدل من من أناب. يعني يهدي إليه من أناب. يهدي بذكر الله. بالله وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله. يعني الله. يتطمئن قلوبهم ويعرفوا رحمة الله ويعرفوا عظمة الله ويعرفوا قدرة الله يتطمئن بالنسبة حتى في الدنيا والآخرة يعني في الدنيا يتطمئن لأن عندما حتى لو جاومة ماذا؟ ولا شدة؟ ولا خوف؟ ويتذكر ربي، ويتذكر قدرته، ويتذكر عظمته، ويتذكر رحمته يدري النفاقية أنه لهم رجالهم وأنه يسبر كذا، وأنه قادر، وأنه متحكم ما أعطي إن الله يعني مهما كان شدة الله قادر على أن يفرجها، وأيضاً الله بيأجى وعد بأنه بعدني يفرج عن الإنسان، في هنا بيجي يزيل الهم هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة. فما إنه يعني أيضاً يتم إن الإنسان بالنبي بياجى يدخله يعني الجنة، وذلك أيضاً بيجو يعني حالة بتقلب على الإنسان، أحياناً بيجو خائف الإنسان بيجو خائف من من الجهنم قف شيء. ويجي الحالات يطمئن حين يدري بربه ورحمته وعظمته يطمئن كما ذكر الله كما ذكر الله قال ألا بذكر الله يطمئن القلوب إلى هنا عز الله من شيء طيب جيم الله الرحمن الرحيم اللهم مسل على محمد وعلى آله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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكفت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو خلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَعِئَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ جَنَّاتٍ جَمِيعًا وَلَا يَجَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا كَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَكَذَّبْتُ بِرُجُوِّي مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَأْتُ الَّذِينَ ك فكيف كان عقاب كفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله شركاء قل أم تنبئونه بما لا يعلمه الأرض أم بظاهر من القول بلذين للذين كبروا مكروم وفدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل جنة التي واذا المتقون تجري صدوا صدوا عندنا صدوا لكن ما صدوا هذا صدوا كيف ترمع كيف ترمع صدوا بل ذينا للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن استبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واب ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب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 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الكافر نعب ويقول الذين كفروا لست مرسلا الكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بعض الآيات لكن واحد ما بيتلحن. لا لا هناك عمل فيها واحد يكون هناك من يمكن من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك به يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ما هي تقول طيبة يعني المصدر طابة قال طابة طوبة وهناك أنه قال طوبة لهم يعني يعني أصابوا الطيب والخير هذه آمنوا عميوا الصالحات وحسن مآب نعم وبعضهم فسرها بشجارة في الجنة يقول مبلغ قالوا بحديث بيدكرون الشجر نطبع شجر صلينا لكن متي كفو لكن أصلها من اللغة كذا معناها طوبى يعني أشياء طيب يعني ما يعني مسترتابة والحديث قال إذا كان حسن وهذا الشيء المهم شيء حسن وطيب بايسيبو صلينا وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم أرسلناك في أمّة بتقدمت أمم كثيرة أو يعني ما أنت أول رسول قلت قدمه رسول حتى ربما إنه يجين قدم يعني في إشارة إلى أن قدمت أخر قدي آخر أمة أو قدي آخر رسالة والحماسية على سائر الرسالات <تصفيق> لستلوا عليهم الذي أوحينا إليك هذا القرآن وهم يكفرون بالرحمن يكفرون قال قال يكفرون بالرحمن يعني يكفرون به سماها الرحمن لأنها يعني غريب إن مكفروه هو أنعم عليهم كثير من النعم لمن الرحمن يعني هنا عندما قال الرحمن يعني المنعم الرحمن هو المنعم على الناس ثم يفرضه هو هو الذي يقتلك عليهم النعم الكثيرة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت لا توكل إلا, إلا, إلا, إلا, إلا عليه وإليه متاب المتاب يعني هنا المآب لو تلاحظوا حين يقول وإليه متابي لاحظوا الكثرة هذه في الباء وإليه متابي يعني أصلها, أصلها يعني من حق في يعني مرجعي يعني كان قال إليه متابي يعني إليه مرجعي إليه مصيري المتاب هنا معناها المصير والمرجع إيه ما بلنه إشتينا الكثرة هذه في متابي لأنها إلن عدوه هي أفرها إليه متابي مثل ما إن قال لكم دينكم ولي دين يعني مثل لكم دينكم ولي ديني يعني ولي ديني بلا ولي ديني بالكثرة إذا وصل واحد حتى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى ما عزي. ذكر الجواب وهمني قالوا الجواب ما يجو معناه لو به قرآن قرآن يحصل هذا الأشياء أن هذا القرآن يعني ما عبيش من هذا القرآن لو باجي قرآن تسير به الجبال لأن رب يحرك بها الجبال من مكان إلى مكان ويقطع تقطع به الأرض يقطعها أو صار يعني تجزا يعني تشقق الأرض يجي إيش قطع وكل ما به الموتى يكلم به الموتى إن هذا القرآن نعم هذا تفسير وبعضهم بيقول لا لو أن قرآن لو لو أن قرآن يعني لو جي لهم قرآن سيرت به الجبال قلت أت به الأرض وكل ما به المتاع ما منفعهم من لما آمنوا قال الجواب لما آمنوا لأنهم قالوا لأن في الواقع كان به إيش كان بيقولوا بعضهم أصحاب لنا قالوا ايش قرآن يعني يقولنا لما ما أبدي يعني لا إيه ولا تخر لنا الريح نمشي في هذا ما أبدي وصل لنا الطويل لنا الأرض ولا قرب لنا الأرض ولا سوي يعني بيطلبوا أشياء معجزات بيطلبوا أشياء تعجيزية للنبي يعني بيطلبوا معجزات والله بيقول ما هو نافع فيهم بعفهم يجي له معجزة وما يرضى ما عذر هذه معجزة الثانية لأن ما هي الله عبارة عن دليل. إذا كان لدينا أحد دليل إنه أحد يتسنع بأنه يتسنع وإنه ينكر من يعني ما يصير رضا يعني إذا يجي حد ماهو راضي بيعانك ما هنا فلديت له دليل وثاني وثالث لو تسوي ما تسوي فقال الله ساب لهم قرآني يتسير بهالجبال وتقطع بهالارض وتكلم بهالموتا فلا من نافع فيهم وفي الواقع هكذا ما يعني ماهو نافع فيهم شيء لأنهم يتجع لهم كثير من المعجزات كثير قالوا أن المعجزات هذه على نبينا محمد أكثر من المعجزات حين يجي كثير من المعجزات ولا ينفع فيهم ورجع يقولوا ها صاحب لنا كذا سوي لنا كذا قال الله يعني ما هو نافع فيهم يعني يضيهم مثل اللعبة يعني يطلقوا لا يضربوا شيء ويسوي لهم ما ما بنفع بهم. حين يسوي لهم شيء ورجع يزبلهم وقالوا ها بلا سعر قال نعم ذهب يعني يجي لهنا لا لا بل لله الأمر جميعا ايش يقول لهم الله ولله الأمر جميعا يعني في الواقع انهم ما هم دول ما هم حقهم يؤمنوا هؤلاء الكفار هذ يطالبوا معجزات ومع ان قد حصل لهم كثير من المعجزات ما هو يمكن يؤمنوا الا اذا اجبرهم الله الله قادر عليكم قادر حتى على اجبارهم قادر على إجبارهم وقادر على كل شيء لكن ما يشتي يجبرهم ما لو يجبرهم يعني بسهولة فلذا قال بل لله الأمر جميعا يعني أفلم ييأس الذين آمنوا ألا وإشاء الله لهذا الناس جميعا أفلم ييأس يعني ييأس فنان معناه يعلم أفلم يعلم الذين آمنوا ألا وإشاء الله لهذه الناس جميعا ما هم لو بده يضربي ان هذي ما, ما كأن وفي الواقع يعني بيحاولوا القفار يؤمنوا وبيجي لهم معجزات وبيجيهم بهناس ما يرضوا وقال ها الشعب كذا ها يعني المؤمنين الله ما جا لهم كذا لا ما بينفع فيهم جو المؤمنين من ثانية. الرسول والله بيقول ما هو نافع فيهم ما هو نافع فيهم إذا رجالهم معجزات وأدله مرضي بس ما هو نافع حين جيت قبله ألف دليل ورجع يقول عايش دليل بس يعني فين ما, ما, ما, ما هو نافع فيهم أو لا إلا ربي يجبرهم يعني ما أنت نافع عندما تقولون نحن نهب معجزات صح ما نافع فيهم ذولا إلا إذا أجبرناهم بس وما والإجبار هذا شيء ما ممكن لأن الدنيا مبنية على التكليف إن الإنسان يعمل برغبة تفسي إذا هو يعمل بإختياره ما إنه يبره ربيه لا ما ممكن فلذا قال حين قال بل الله الأمر جميعا، أفل يعني ما أهل الله المتحكم ما جهودي يهده يعني ما هم ممكن يؤمنوا إلا إذا أجبرهم والله قادر على أجبارهم أفلم ييأس ما يجد يتيقن ييأس هنا معناه يتيقن ولا يعلم فلم يئس الذين آمنوا ألا وإشأ الله ألا وإشأ الله هذا الناس جميعا ربما ما يئس هنا بعضهم يقولنا في لغة بعض الناس يئس معنا يعلم وهي قليلة يعني كيف يئس معنا علم لكن بعضهم يقول الراغب قال إنه يعني إذا علم الإنسان إذا علم أنهم ما هم مؤمنين فايأس فايأس من إيمانهم فجمعنا ألم يئس يعني ألم يئس من إيمانهم لأنهم عرفوا أنهم مؤمنين يعني أي لأنه يعني يلزم من إن العلم حين ما قد عرفوا ما هم مؤمنين دولا وما هم مؤمنين لا لو يجبرهم ربي وما هم مؤمنين إنه لو ربي ربي يجبرهم إنه من يجبرهم فلم ييأس الذين آمنوا قال له الله له جميع. لو يشاءوا الله لهذا الناس جميعا لو بتهيتهم يهيتهم جميعا ولا يزال بث إذن كأنه يقول حين قال بل لله الأمر جميعا يعني بل هو القادر على كل شيء وجاهد يتبر أي معجزة حين قالوا بطبو معجزات قال لكن والله الله قادر على كل شيء لكن ما بالفائدة والله ما بينزل على, على أيه إلا الأجل الحكمة والغرض فهم جد معهم أي شيء معهم من المعجزات ما يكفيهم ومن الأدلة ما يكفيهم وإنتوا يا مسلمين وإدروا أنهم كانوا بيحاولوا بنفهم فيهم به محاولة من المؤمنين فقال أفلم يأس الذين آمنوا يعني ألم يتجنوا ويأسوا من إيمان من إنه بايح أفلم يأس الذين آمنوا قال له وإشاء الله لهذا الناس جميعا يعني يعلم ربي لو يشاء انه يعني أنه يجبر الناس على الهداية أنه من يجبرهم لكن لا يشتي الله هذا الأمر لأنه بنى على الأيش على ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلوا قريبا من دارهم قال أيضا الكفار هؤلاء الذين رفضوا الايمان بالله وبرسوله يعني بيجي لهم مصائب كثيرة يعني من الله ومن المؤمنين ومن النبي وأصحابه يعني من المسلمين وقال لا سيزال تضيفهم قارئة مصائب كبيرة يعني كأنها قارئة تقرأهم وتضربهم ضرب تأثر فيهم تأثير كبير أو, قريبة أو تحلوا قريبا من دارهم ولا تجي مصائب قريب من ديارهم حتى يخافوا منها قالوا هكذا باستمروا حتى يأتي وعد الله الا أن يأتي وعد الله وهو النصر, النصر على الإسلام وانصار الحق إن الله لا يخلف الميعاد. من يعني من من من المسلمين ومن الله هو مصائب قال من المسلمين وأيضا من الله حتى يأتيها وعد الله حتى بفسر وعد الله وعد الله بالنصرة في الدين وأيضا في الآخرة في بال بالجزاء على كل على عمل إن الله لا يخل في الميعاد عز الله لا يخل في الله لَا يُخْضُرُ الْمِيعَادَ إِنَّهُ يَنْصُرُ وما هم محلفة الوعد ولا قد استهدئ برسل من قبله منعجال ايه؟ منعجال نفس الوعدية ما هم لأنها قال لك حتى يأتي وعد الله لما ما يأتي وعد الله والله هو وعد بالنفس ما يعني برجع ما هم إيه يعني برجاء معدد قل بيسبر كذا وكذا يعني طب علي, على, على كل المعاني بس ام في ان قال من قبلك يعني كانوا بيستهزئوا بالرسل واحنا فامليت للذين كفروا يعني يتمتعوا وشو وراء من بن... هذا امليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم ايش اخذتهم وعاقبتهم فكيف كان عقابي عقابي يعني الم يروا كيف اني قد فانه كان بيجي يعاقب الرسول ورجع يمهنهم ربي ورجع يعاقبهم وكان عقاب جديد افمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله شركاء افمن هو قائم بيشو الحبر هنا يعني يعني كأن افمن هو قائم لأن الله قائم على كل نفس يعني محيط بكل نفس ومدرك بكل نفس كل عمل تقوم به يقوم به كل نفس هذا معنى قائم على كل نفس يعني مدرك لكل نفس او دحين سهل يعني كانك كالاثنان هذا من هو قائم على كل نفس بما كسبت هو كالاثنان يعني يعني هو قائم على كل نفس اذيه دار بكل نفس على كل نفس بما كذبت قائم على كل نفس بما كذبت يعني مدرك ما كذبت كل نفس وجعلوا لله شركاء ومعي ويجعلوا للشركاء يجعلوا لهذا الإله اذيه داري بكل يعني كان فيها شيء من التهديد حين الله يدري بكل إنسان وبكل عمل عمله وبكل كسب يكسبه وعيروها ويجعلوا ايش يجعلوا لله شركاء نعم كان في شيء من الوعيد لهم انهم يتركوا يعني ان في مخالفة لله هذه والله محيط بكل شيء واجعلوا الله شركاء قل زمهم قال يقول النبي لهؤلاء الكفار مكاك استقر. وش اسمه؟ يعني انتم تعبدوا آلهها مع الله وش يالالها وش اسمه؟ اسمها يعني اسألهم من اسمها يقول انهم كما بيوا اسمها اكثرها انات الات والعزة ومنات منعة الثالثة، يعني أسماء الأهل بيجي الناس، وهم فينفسهم كان بيج بيست... يعني إذا قال قال واحد بنت، بيقع في حالة بيعني بي... بست... يعني إيه؟ قال إيه في حالة ويتخبى من الناس ويجيوا إن جالها بنت، ورجع ما إلى هم قبسم ما بسم بنت، ها هو يعني ذا الكلام، كل سموهم، يعني ذكر أسمائهم. لأن أسمائهم بيسموها بأسماء الإناث هم بأي يعني يعني بي يعني بي ينفروا من هذا من الإناث قالوا إذا بشر أحدهم بالأنساب الله وجههم مسودا وهو قذن يبقى في حارق وتخبا من الناس حين يجي له مولود بنت وعفهم كان بيدفنها ورجع قال ما ذهبها في دل على أن هذا الأمر باطل الشيء. قل سموهم هذا المقصود حين قال قل سموهم يعني يخبرونا بأسمائهم. أمت نبئونه بما لا يعلمون في الأرض. هنا برد عليهم قال يعني بعد هذه الأشياء قال هذا موم يشينه هذا هي من الأشياء حتى أنكم أنتم ما بترضاه المفهومكم ورجع بعض رضاه عليها. ثانياً قال أمت نبئونه بما لا يعلمون في الأرض. قال والله كادكم بتخبروا الربي بشيء ما هو داريبه ما هو دارم بع عليها وأنتم بتخبروه له هذا شيء من يعني من ال من الاستنكار لم يعني والسخرية بهم يعني كيف أو كادكم أن دارين أنتوا أدرابين بآلها مع الله والله ما درى أم تنبئونه بما لا يعلموا في الأرض أم بظاهر من القول أم جاء لك لكم قول ظاهر من عند الله وقر آل وخذا وهذا كلها ما بشي ما بالدعاها ولا بيقولوا بها. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل قال بل زين للذين مكروا مك كفروا مكرهم يعني زين لهم يعني يعني بل إنهم قد عهندوا كأنه يعني شيء من ال يعني الـ قول من عند الله كلام من عند الله جالن. ما لا أمثله؟ قال أوله كذا مذارم في ما هو ذاري به ربي. لا. ولا معهم من قول من عند ربي. من آه. بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل سبيل كهلا بالواقع إن مقد زماده في كفرهم وعنادهم لما إيش لما سلبهم الله التوفيق. والشيطان الشيطان هذا الايش هذا المكر وهذا الكفر إلى حد انهم قد تمادوا إلى حد انهم ايش صدوا حتى صدوا الايش عن السبيل فإذا بيقولوا التمادي في الكفر يعني التمادي في الكفر يعني كل ما كفر واحد زاد كفر يعني يدعو الكفر يدعو إلى البعض بعض إلى بعض إذا بدأ واحد في الكفر دعا إلى ايش سهل الكفر أكثر ثم أكثر يعني إلى العناد إلى قال الى اخير يوم ايش بي ادي الى ان يصدوا عن السبيل صدوا ها هو الله صدوا عن السبيل لا اقول على قراءة حص لما لما سهل الشيطان ان يصدهم عن ايش عن السبيل ومن يبله لله فما له من هاد يعني اذا, اضل اذا اضلهم الله سلبهم التوفيق سلبهم التوفيق او خذلهم فايش ما من ممكن احد يهدي اذا ماعد عانهم ربي وسهل لما الألطاء في ما فما عده أحد يمكن يهديهم فما لهم من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا عذاب في الحياة الدنيا يلهم مصائب ويلهم أيضا عذاب من المسلمين والعذاب الآخرة أشقوا وما لهم من الله من واق ما أحد حاملهم من ربي واق يعني واقي مثل الجنة التي وعيد المستقون هنا كلمة مثل معناها وص وص وصف الجنة. مثلاً عادة استعمل ألف الوصف العجيب. مثل الجنة التي وعيد المتجبون يعني وصف الجنة التي وعيد تجري من تحتها الأنهار. هذا وصف. مثلاً قوم ابتدى يعني, يعني من تحتها من تحتها دائم. تبررت فيها كل دائم. ما بيجي فيه فصول. دون فصول بجسامرات فيها مستمرة ولا أيش يعني المأكولات فيها كلها مستمرة وظلها كذلك دائم بيجي ما بيجي بشيء شهر يعني شتاء وتسقط الأوراق ورجع معي قال يبقى في الأل الأشياء دائما تظلل تستمر ظلها ها الظاهر نعم بالشمس لا ما فيها يعني ما يحرر الظاهر انها كذا بيجي في الآخرة يعني نفس الأرض هذه <مع> <الرحلة الها> <Rose> الأرض يعني إن في الآخرة ما بلا بعضهم بيقول ما عب شيء جمس في الاخره <مع> لا <اللحنا facessst tremble> ما الله قال لا يعني رأينا فيها شمس ولا زم يعني ما أبي شيء حار شمس يعني حارة نعم سار ولا لكنها ما ما في ما بحين بيقول ظلها ظل جملة ظل ما أبي ظل من واقف <Land> <مع poems> كلها ما ينفع لها ما مطلع. الجنة, الجنه يعني اصل يعني يعني الشجر البساتين بساتين يقول لها تجري من تحتها لا ما بيجي دائما كما جشتاب ت تسك تسك الورق ما بيجاب بشي ورق وجا وقديهم عودان فييجي نبيجي في الصور فيسقط فيها الورق ويجي هذا ما بيجي بيجي مستمرة ما بفصل يعني بيجو هي وواصل مثل الحين جيه ربيع واصل مثل مثمرة والثمار جيه وواصل مستمرة فإذا قال أكلها دائما وظلها يعني هو دائما تلك عقبة الذين اتقوا هذه عقبة الذين اتقوا يعني إنها يتهموا وقال أهي بأنها هي الجنة وعقبة الكافرين النار وهم إنها يتهم النار وإذاً ما مثل الجنة بلأتيها كلمة مثل ما يدري واحد وشي يعني بيقدر نبعي مثل الجنة بشي آخر الجنة لا معنى مثل يعني الوصف مم. مثل الجنة يعني وصف الجنة التي وعيد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها يعني كذلك دائم والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك فإذا آتيناهم الكتاب بيقولوا آهل الكتاب بيفرحوا وكان بما أنزل إلى الرسول ربما هذا في ذات الإسلام كان عاتم بيفرحوا بما جاء قالوا على ما جاء في القرآن ولا بال... لأن في البداية كان بيفتفتحوا النبي باجي نبي والنبي نظهر عليكم ونفق اليهود ذا بالذيه نور ما جاء يريد راجع الى في البدايه قبل عاده قبل يجي مدينه بعد في مكه ما ادى عرفه حلاوه لكن يجي عيال المدينة قالوا كذا ان كانوا في اول الاسلام ما يعني حتى بعضهم يقول ما بنرجع من حين تحولت القبله جعزاد يعني كره الدين جرد كان الله القبلة كان الى القدس ورجع حول الله الى الكعبة قال ولدنا اتيناهم الكتاب يفرحون ايما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قالوا بهم من الاحزاب من الجماعات بعضهم من الجماعات الأحزاب عامه بعضهم يقول احزاب اليهود يعني من بعضهم بيؤمن وبعضهم ايه بينكر ومن الأحزاب من ينكروا بعضه نعم قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه أدعو وإليه ما كها هذا الامر ما يمكن إنقاذ لحد ولا يرضى لحد ولا يعني فعلا ما أمر الله أمرت أن عبد الله ولا أشيك به إليه أدعو يعني إليه فقط أدعو وإليه مآبي يعني مآبي يعني إليه مثيري ومرجعي وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وجه لا يعني ما لا عربي لا عربي والله انزلنا عربي, أنزلنا, عربي انزلنا حكما يعني ولي يحكم بين الناس وانزلناه عربي يعني ولو مد احد دوله ولذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا هنا قال يعني بيجو بيحاول المشركين في بعض يستميلوا للرسول إنه يعترف لهم بعض الإعترافات نعم ولا اليهود بحاله إنه يستميله است... يعني يعترف لهم بعض الإعترافات ولا يرضى لهم بعض الأشياء هم بأيومة. ف فالله بيقول إن اتبعت أهواءهم يعني هذا اللي بيدعو إليها في الواقع ما هي إلا أهواء ما هي عبارة عن حن... ما, هي... ما هي أول ما هي مقتنعين بها ما هي إلا إيج إلا, إلا أهواء وإذا اتبعت إنت أهواءهم بعد ما بعد ما جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا ما لك من الله من ولي ولا عاد نافع, نافع لك ولا عاد من, من, من عذاب الله يعني هذا قال حتى للنبي نفسه و والمراد ان تهديد ايه وعرض للناس والله بعيد لكن يفهم الناس إنه لا يعني لا يفكروا يتنازلوا إنهم يعني باجي لهم إيش عبوبه من الله وشده وما نافع لهم شيء لأن رسول لأن الله قال له رسول الله ما من نافع نافع فيدر ينت فينا إيش أنت بالأولى ففهموا أنتم أكثر إنهم لو يحاولوا إنكم تتبعوا الأهواء ولا يتنازلوا عن بعض العقائد ولا وهذا مهم يعني يعني الآن يدروا مثل لا يتنازلوا عن أقايدهم وعن الأشياء الأساسية مهما كان ولو يعني ولو بحقو عليهم اللي جل الإصلاح أو اللي المثل لا المفروض المبادئ الأساسية لا يتنازلوا عنها ولا ان اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من الحق بعدما جاءك من ما لك من الله من وليه ولا وق عبأ أيه الله إن يعني اللي يتابعوه ها قالوا ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه قالوا كان يتنكد على رسول الله فماذا يجي نبيه واذا يزواج ماذا يزواج ماذا نسوان هو نبي <تصفيق> يعني قال هم قد رسوله قبلك جاء مع هم هم أزواج و جاء مع هم جاء مع هم يأكل <تصفيق> يعني إن الرسول ما معنى الرسول إنه إنكدو إله هو ابن البشر و مثل زائر البشر لخطائط البشر فهذا قال هو طبيعي وقد جاء رسول قبل كثيرة ولا قدرت أن من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريات يعني إن هذا أمر طبيعي ال الزواج والذريه نعيش فيه لقيت هو يعني فيه خصائع إنها بشر ما هو ما قدو جنس آخر أرسلنا لكم من جنسكم يعني مثلكم يأكل يشتهي وينام وما كان الرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب هنا قال وما كان الرسول ان ياتي بايه قلنا لكم في الايه يقول يقولوا هب لنا آية هب لنا على كذا هب لنا سوي لنا كذا فحي لنا ذياه كلم لنا ذياه ذا ذي الجبل كان كذا يعني إنه وش ما بده حتى هذا يعني ما في ما رسول وما كان لرسول أَنْ, أن يَأْتِيَ بِآهِ إِلَّهِ إِلَّهِ الله. ما فما أكدوا وهذا قال له له أي شيء يطلبونه حتى عاد في هذا نوع من من النعمة لأن البشر كذا. لو لا حتى لو قلنا ما بلا بيقول لهم بشيء يسوى فبار جاء جي ناس من الذين يتبعوا ورجع قلو لنا إله مثل ما سوا في عيسى ورجع قلو لنا إله في كل مناحة قالوا لا الله إله هو لكن مش يعني في من الحالات يعني ما بيمفع فيه البشر لكن الحين يمنع في كثير من الحالات ب بيمفع في هذا المجال يعني يدرب فيديو اليوم ما بيستوي يقولوا هذا أنا قال لا ما يجوز ما هو جاهدي وإذا بيعمل الله بإذن الله إذا أراد قال وما كان رسول أيات أي بأيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب قالوا كل أجل يعني أي كل كتاب أصلًا قالوا إنه كل أمة أجل وكل أجل مع كتاب وكل أمة أجل يعني معها وقت ما جي لها ولا جي لها كذا ولا جي فيها عند سواء الله كل أمة معها أجل. هذا في أجل وكل أجل كتاب وكل أجل هو في يعني معلوم عند الله ومحدد عند الله فأنا قال لكل أمة الأجل والأجل هذا يعني في كتاب يعني في علم الله محدود وما يمكن خلق لا يعني كل عموم عمومي كل الأجل محجر ايه بس بر فيه كل شيء وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء آه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بتيها الآية هذه ما بيسترواح الجدري والشيعة واش يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت والله ما يشافه يسبس وعنده أم الكتاب. <تصفيق> قالوا في الرواية عن أمير المؤمنين عباد الله صلوات الله عليه وعلى آله في تفسير هذا الآية. قال الصدقة، الصدقة، مصلات الرحم، الرحم، بين الناس، ونرجع الذكر. هذا الأشياء بت يعني إيش بتغير؟ بتغير المكتوب بتغير المكتوب يعني أنت قد يعلم الله مثلاً إنك باتموت بعد ثلاثين سنة ورجعت قوم إيش هذا كده شيء معلوم في كتاب الله يعني ايه كده في علم الله كذا الله عالم إنك باتموت يعني تموت بعد ثلاثين سنة ورجعت روح بان نوضح الأم ورجعت روح يعني تسطل أرحمك و تصدق و زاد الله عمره إلى ستين سنة ها بعض يقول كيف كيف لا يعلم الله قالوا أصران يعلم الله يعني علم الله أنك بات موت ثلاثين سنة إذا ما صدقت سنت ولا إيش وفا أنت رحمه و فعلت كذا أنك بات إيش إيه يعني جعل الأمر بيدك هذا المقصود جعل إطالة عمرك هذا لك فيه ده. والله عالم هداري أنت بات زيد في عمرك وما أنت زيد بقى حادث يعني بعضهم بيجوا ما عبتين من العمر إلا ثلاث سنوات فيصبر لحمه فيمده الله إلا ثلاثه وثلاثين سنة فذا حادث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد عمرك محدث إلا ثلاث سنوات فاذا وصل رحمه ولا تفتك قال يصل إلى أي يعني يعني ينتقد العمر إلى ثلاث أو ثلاث سنوات فكيف إذن إذن الله محى بيمحي الله الأشياء يعني بيسألنا الله بيقول أنت عمرك ثلاث سنوات إذا ما فعلت أنت الأذفتجة ولا إيش وثلاث الرحم وما بين الناس بهذا بيقولوا هذه بيجي أشياء مشروطة علم الله النبي كذا إذا ما فعل والله في الواقع الله جاري من البداية انك بات صدق ولا من انت مصدد ما بلا كأنه يعني بيقول لنا انه ربي حدد اذا ما تصدق ذنك ولا وصل انت رعين لك انك بات مسبعة ثلاثتين واذا تصدق ذنك قل فعندك فعل ذنك كذا بات عجل وفي نفس الوقت ربي داري فبات صدق ولا من يفصل فلكن اشتي يقول لك انه إن بيبدو محدد لك كذا لولا الفعل منك في لكن ولكن لك على ان الفعل منك له اثر في مد عمرك ما هو قال من أحب أن يسقط له في رجله له في عمره ينسى يعني يؤخر عمره فليس الرحمة مش يعني يؤخر عمره يعني جاب عمره هناك محدد وإذا وصل رحمه سداد هذا قالوا تفسير الآية يمحو الله ما يشاء يعني جد يقدر الله هو عالم بأنه له حكم معين ويمحه إذا يعني إذا ما إذا ما فعلت أنت أشياء وفعلت فعلت محاه وإيش وبدل حكم آخر يعني عالم الله أنك بات مثلاً بات موت بعد ثلاث سنين وإذا فعلت وفيت رحمةك ينحي هذا الحكم يبدلها بأيش حكم آخر وهو أنك يتتعمر قال يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في الحين يجعل الرواية عن يعني عمير المؤمنين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله في تفسير الآية نفسها الله <تصفيق> عليك ايه جاور. قال, قال تفسيرها الصدقة كذا فتعجب في شو راسفده يعني يقول راسفده الرحم وكذا فإن يعني تغير القضاء والدعاء ينفع إيه؟ يقول يرد القدر. يعني كأنه لو, لو علم الله لك. لو ما لا يرد الجدال ركلا الله وعما شاوى زبتوا وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب هنا طبعا الكتاب الظاهر أنه بي هو العلم عندما يعبر الكتاب علم الله يعني لأن الله عالم بكل شيء سيحصل وسيكون وما كان ما كان وما سيكون الله عالم بكله فأنه موجود مسجل في كتاب فإذا يعبر عنه في كتاب لأننا ما بنتخيل شيء ما يمسي إذا هو مسجل هنا عبر الله عنه في الكتاب يندري هذا حفظ لا يمكن آجت رأى عليها النسيان، وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإن عليك البلاغ وعلينا الحساب هنا إما هي إن إن نريك إن نريك الشرطية ونريك نريك هي الشرط إما لا التوكيد. في التوكيد. إما نرينك بعض الذي يعني كأنه بيقول يعني بيقول الله للنبي لا يهتم بهذه القضية قضية إنهم باي إيش باي عاقبهم ولا ما هم عاقب لهم ولا ان الرسول باي راعقابهم ولا ما هو جاعقاب الله بعد ما يموس ما هذا شانه شان الرسول قال عليك البلاغ والحساب علينا ما هو عليك ما عليك إلا إنك فقال إما نري انك بعض الذين عيدهم أو نتوفي انك يعني كأنك سواء يعني اريناك او, توف... أو تو... يعني رايت عقوبه المولى ما رايت ما هو امر انما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يعني نتوفانا قبل, أو قبل, قبل ان ترى ما نريد الحساب هذا الذين نعذبهم او نتوفانا يعني قبل ان ترىها قبل ان ترى ما نعذب يعني يعني يعني العذاب ولا تعجيل العذاب لهم ولا قال إما أنريناك بعض الذين عيدهم ولا يتوافين قبل أن تره سواء حصل هذا, هذا أو هذا كان قال إن حصل هذا أو حصل هذا فإن ما عليك ما عليك إلا عيش البلد فعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معجب لحكمه وهو سريع الحساب يعني كان أولم يرى الكفار أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني أن أصبح المسلم قال كان بياخذهم البداوي يتوسعوا بي في الأرض يعني في أراضي يعني في مثل أراضي الروم ولا الفرس بيأخذوا منها من الأطراف دي يعني محددة لهم يعني بيزيدوا فيها قال ما قدر لاحظوا هذا الأمر حتى يعلموا أن هذا الحق من الله وأن الله هو الذي يظهره مع أنهم ناس مستضعفين ما هم شيء لا تنت هذا بيجي في ظهر الله نعت الأرض نقصها من أطرافها ماذا تفسيره؟ بعضهم يقول والله نكون صامن أطرافه لكن يعني سمعت إن إحنا يعني إن إحنا بنهب لما صايب في الثمار وفي الزروع وفي الأولاد وفقال في الثمار لأنها بتجي من أطراف الشجر والأوراق. لكن ماذا؟ والله يحكم ولا ما عقبه لحكمه يعني يحكم يعني هذي بيا يحكم ولا حد أيش قال مأقر الحكم ولا حد راد الحكم ولا هم أخر له وهو سريع الحساب أيضاً حتى حساب الله ما هو في حاجته وقف رجل ايه يبسر وشتسو يا تنتو ورجع يبسره ايش جزاء ورجع يحاسبه ونخل وو... يعني... يعني هو في يعني في اللحظة يعني معروف من قبل وشتسو يا تنتو كل شيء وشبهتسو يعني ماهو ما مأخر للعقاب ولا شيء لا ماهو مأخر لأي شيء لا تقول حتى أذمحته بأن يحاسبه واحد وحاسبه ورجع يتأخر لو اشتين حين الله عالم بكل شيء ما حاجة في حاجة يعني كل ما فعلت انتهى من فداريته قبل سورة كل ما سبعته هو الحكم إذا ما في حاجة تبيع حاسبوه إذا سألو لا اشتينه ما لا ما بلشتينه ما عدي يعني لا اشتينه ما بلنه ما في شيء بعده ما هو شيء بيردع عقاب الله ولا شيء عذابه اذا اراد لانه ما يعني ولا أي شيء حتى الحساب ولا الله <تصفيق> ما قال بعد لا معد قبل ما قبل حكمه لا ما عاد قبل حكمه ما عاد بشيء ولا حتى يعني محسبه شيء يلاقي نعم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم المكافر ومن عقب الدار يعني قد مكروا بالدين وحاولوا وانه يخادعوا وقد فعلوا قالوا حاولواني في الدين فلله المكر جميعا لكن كان الله يعني العاقبه له ومكرهم ذا ما هم مسويه يعني كيف ما جاتهم يمكروا شيء ولا يفعلوه شي لان المكر ما بيصبر عاده الا انك تفعل طرق وانتوا يا هو وهذا ما ينفع عند ربي وإيش ما زوانته مكتوب له مثل ما هي فالمكر وعند ما يقول فالله المكر جميع يعني الانتصار في الوالد فهذي باستوى يمك يعني يعابهم ويستوى ينتقم منهم قال يعلم ما تكتبه ده بعدها قال فالله المكر جميع يعلم ما تكتبه كل نفسه وده يعني بكل نفس ما جاهم يتحياله ولا يزبره ما يدريبه لا ظاهر ان مكر الله كثير من مكر الله عبهن. لا المكر جميع يعلم ما تكفي كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار يعني من هاي الحسنة قال عقب الدار يعني من الحسنة عقبه بعض المرات يقولوا احنا كان نستعملها أراد بها الخير يعني لمن تكون النهاية من الحين نقول كذا ويقول الذين كفروا لست مرسلة قل كفى بالله جهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الحين قال إن النبي ما هو رسول قلتنه يعني أنها أمر عجيب بعد ما يعلم كل المعجزات يقولها ما هو رسول لست مرسلة قال قل كفى بالله جهيدا بيني وبينهم اما ان الله شاهد يعني هو ذي ايش يعني جد بايشهد لي المعجزات ذي جاء بها من عند الله يبايش لي تيشهد لي ذا وايضا هو ذي بايحكم لان هنا معنا اضمنهم على الحكم شهيدا بيني وبينكم ما, ما بالله ان الحين يقولوا الحاكم هو الشاهد آه. الله هو الحاكم بيني وبينكم وهو الشاهد باني رسول بس هذا غيره كنت تمام. لكن كان حكى يقول لا شيء كفاه بالله شهيدا بيني وبينهم وش يعني شهيد بيني وبينهم لا لا الحين يقول الشهيد بيني وبينهم اه بص شهيد قال شهيد يقول يا بيني وبينهم لا كان في اعمال رغم لا والله ما حد الدنيا لا والله <تصفيق> <تصفيق> قالوا ان في شهد الله, الله، بيشهد الله للنبي بالمعجزات هذا ايه هو اي جينا كوجه هذا نقول له وهنا زي كان هذا ايضا قال هذا الشاهد اللي بيشهد لي وهذه باكم بيننا يعني ان الحكم عليكم ما فيه كلام يعني عند حين تظلموا حين تتعدوا عند, تتعدو، عند باجي عليكم الحكم لان يعني والشاهد والحاكم ويل الله وشهيد بيني وبينكم بلعنى يفهمني قالي بيني وبينكم الحكم. هذا ربي من لكن حين يقول كل... ومن عنده علم الكتاب عاد سي ومن عنده علم الكتاب هو ذي عنده علم الكتاب الله الله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اهوذي وهذه انها المبران عنده وداري لان ذي عنده يعني كانه الله هو الشاهد وهذه عنده الكتاب وداري وان اوديه الكتاب من عنده وداري ومعلوم عنده إلى هنا